استاذنا الاستاذ الخالق الشريف بداية نتسائل انا والمشاهدين هو ينفع ان احنا ندخل رمضان وانا متخاصم مع اخر ولا ما ينفعش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهل وصحبه ومن ولاه قبل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الأعمال ترفع إلى الله كل يوم إثنين وكل يوم خميس فيغفر لكل من لم يشرك بالله إلا المتخاصمين والمتشححين فالقضية يعني رمضان جزء من القضية لكن القضية أعم وأخطر لأن أفعالي صلاتي صيامي زكاتي حجي ذر والدي. أكل المال حلال، لطعام الزقتي تربية الأولادي ذكر لله تسبيع كل هذا لا يرفع عن الله معلق لا كل يوم سندي قف مكانه خليك قاعد مكانك أمزرة هذا خليك قاعد الأرض أنت ما زلت شهواني التراب أنت ما زلت ابن التراب راكن إليه لم تعلم أن لله يعني يراد أن أن تسامح هذا الأخ وهذا القريب حتى يسامحك. إن إنسان من لم يتذكر خطاياه يسارع. ولذلك هذا الرجل عظيم يصبح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق اليوم بصدقه كل الناس عادت قال أنا يا رسول الله بأي صدق أن تصدق معه؟ أنا صدق أنا رجل فقير. أنا فقير ما عندي معدن لا عيش ولا جبن ولا شيء ولكني تصدقت بعرضي على المسلمين اللي بيخطأ فيها خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا بما علمه الغيب قال إن الملائكة تبادرت لتحمل هذا شيء جميل لأن التشيئ الإسلامي يا دكتور عاطف يقصد مقصدين أساسيين نزكي بهم نفسنا ونزكي بهم إخوة الأول أن نعبد الله ولا نشرك بالشيئ الثاني أن نعيش حياة طيبة كريمة فعدم وجود وجود الشحناء والبغضاء والغش والخداع والكذب والنصار كل هذا يفسد علينا هذه العيشة وإذا فسدت عيشتنا في الدنيا لا نستطيع أن نعبد الله كما يجب لما يعبد الله من يلطاح باله واطمأنت نفسه فلذلك يخش على رمضان أنا عوزة رمضان بصومه ليه؟ عشان أعمله ترفع مش هترفع مش اقول لك شيء مش اقول لك السم تم يعني رحمة ومغفرة وعط من النيران ما يمشوش مع الشحناء مطلقة ما يمشي بهيش لانه اذا كان رفع الاعمال العادية ربنا بي بي وفي شحناء بتحجب كله. ومفيش مغفرة، مفيش توبة، لا توبة تقبل كل وقف بكانه هو, هو انسان يحول بين صعود عمله الى الله يعني لو مات هو في, خطر. آه في, خطر, في خطر, خطر ما يعني بس يعني ما هو, لا لا ما هو, لا هو معلقة المعلق يعني يقبر الله ان شاء متى شاء آه. آه يعني أول آخر لا نتذكر بس فيه. في خطورة هو هو كفاية إن أنا محروم إن عملي يزجد عند الله كفاية إن أنا محروم إن عملي يُعرض عند الله كفاية إن أنا محروم إن عملي يقبر الله سريعا هذا الحجب نشوف الدكتور حمدي نعم. يقول لنا نفسية رافض الصلح ايه او المتشاحن والمتخاصم قد ايه الشيطان متلبسه وهو وضحك عليه وهو بيجندي من جنود الشيطان والشيطان في بيجري في دمه وهو اللي بيحركه ويقول لك لا ده انا بمخ ده انا بدي انا صعب حق صادر ايكسر حق نعم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة لو تسمحوا لي شوية بان الجانب النفسي ياخد مساحة شوية اكبر شوية تمام لانه التركيبة كلها والسلوك بتاع الانسان كله جاء من بنية نفسية معين البنية النفسية دي موجودة في كتالوج رب العزة حتى التعبير ده تعبير فضلت الشيخ الشعراوي رضي الله عنه تمام هذا الكتالوج لو تعرفنا عليه كويس والطبيعة البشرية غير ذلك يقودنا هذا الى فهم صحيح للبنية النفسية وبالتالي يصبح علم النفس علم واضح لانه اي منظر لعلم النفس بينظر للانسان وبالتالي هذا التنظير يجب ان ينطلق من فهم للطبيعة البشرية لا يمكن ان يكون هناك فهم للطبيعة البشرية على وجه صحيح إلا إذا جاء من خالق الطبيعة البشرية نحن نروح مباشرة للمتشاحنين نفسية المتشاحنين نفسية المتشاحنين هي النفسية هي الشخصية التي ليست في طريق الله وعشان هو ليس في طريق الله لازم تكون قبلها البنية النفسية بتاعته اختلت شوية الإنسان بين مادية وروحية المادية تؤدي به إلى المعيشة على الأرض في نفس الوقت لازم يتوازن مع الروحية بسرعة علشان يبقى انسان مادي روحي لا تطغى عليه المدية ليكون شيطانا ولا يتغ... ولا يتعدى الروحانية البحتة ليكون ملائكيا نحن وسط تمام هذا التوازن يجعل الانسان في معيشة رضية على الارض يصير في طريق الله تمام والشخصية بتاعته تبقى شخصية سوية الشخصية السوية ب... والشخصية غير السوية تمام أساتذة الكرام لها حاجات إنسانية هذه الحاجات الإنسانية هي حاجات أساسية لو قاتي ألخصها بصورة بسيطة أستاذي أقول إن في حاجات بيولوجية أكل وشرب عشان عشان حضرتك, حضرتك وننقل عشان نعم. ما منك الموضوع احنا بنوضح للمشاهد اللي قاعد اللي في خلاف ما بينه وما بين اخوه او ابن عمه او جاره او زميله في العمل وكلما انت تيجي تقول له يا فلان ما مصالحكو يقولك لا ده انا صاحب حق ده هو ظلمني ده ده ده انساد استاذي بيبقى طاغي عليه الجانب الـ الـ الغير خير في في الشخصية تمام اذا اردت ان انا اسرع بكلامي شوية تمام بيبقى في حاجة في اية واحدة في القرآن قد وصلنا منها الى نظريه بسيطه خالص تمام لها اصل في حاجات الانسان ايه واحده قد افلح من زكاها ها وقد خاب من دسها فاذا طغت دافعيه التزكي على الانسان كان طريقه كله طهر و غير ذلك فانا منها اشتقيت عن قود اتنين عن قود الفلاح وعن قود الخيبه وهذه لغه القران لغتنا الحبيبه عنقود الفلاح بص تلاقي عنده نشاط روحي وعنده الحياء التركيبة دي بتأدي به الى نشاط دفعية التزكي دفعية التزكي حيبقى عنده عطاء الحياة عنده لها سمو وغير ذلك ولذلك الشخصية اللي زي دي هتلاقيها فيها عندها تراحم ومودة عندها اشباع للحاجات بطريقة سوية عندها اصلاح ذات البين كل ما هو خير في طريق الله ليه لانه ربيته على النشاط الروحي دي. المتحرك مع الحياء طيب بقى. عنقود الخيبة هو اللي حيؤدي ويدخل رمضان تمام ولا يبالي ازاي؟ بيبقى النشاط الروحي بتاعه كامن لان احنا كلنا داخلنا الروح بس روح كامنة نشاطها كامن مع اللاحياء بتتفاعل وتؤدي الى دافعيه الدس قد وقد خاب من دسها هذا الدس يؤدي الى انانيه معنى للحياة غير سامي ما فيش سمو وبالتالي هيبقى فيه قطع أرحام هيبقى فيه نهم في إشباع الحاجات هيبقى فيه إفساد ذات البين وحيبقى فيه إفساد إذا أنا دكتور إذا مش سوي عندو كنت في علم النفس ليس سوي إذا إنسان مش سوي ليس سوي يعني مش سوي دي يعني قريب شوي من المريض يعني بس بدرجة يعني الاضطرابات طبيعي عنده اضطرابات عنده اضطرابات هنرجع لحضرتك عشان الترباط. نعالج الاضطرابات بعد ما ليشرك معنا الدكتور يوسف مرحبًا بيك دكتورنا وإحنا على أبواب رمضان لا. واحنا عاوزين إحنا المجتمع إخوة لا. انما المؤمنون لا. إخوة لا. ولا يليق إن إحنا نكون إخوان وإخوة لا. ونكون متشاحن لا. مع آخر لا. أو حضرتك والاستاذ عبدالخالق متشاحنين وقعدنا ساكت تولي حضرتك اولا للمتشاحنين الى ان ننتقل للناظرين للمتشاحنين بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله آله وعلى آله وعلى آله وطبعا الكلام السابق من الأستاذين الكلمين بين قضية وجود الإنسان في وسط الجماعة وبين لنا ان القرآن حريص على ان هذا المجتمع الذي يبنى ويحمل رسالة الإسلام يجب ان يكون متحبا مترحلة ولهذا لما له يحط الصفات التكوينية للمجتمع المسلم في مقدمة سورة الأمثال حط ثلاث صفات تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله تسمى الصفات التكوينية للمجتمع لما يجي بقى رمضان كشهر تغذية روحية ونجد إنسان ما أعطاش لاستعداد السليم لقلبه وعقله إنه يدخل إلى رمضان بخول السليم الصحيح فتشاحن وصمم على يعني موقفه وعناده ويريد يعني انه يستمر على هذا تحت جعوة زي ما حضرتك قلت انه على حق وان هو يطلب حقه الى اخره طبعا يغيب عن ذهنه ان الايام ايام مغفرة ورحمة وتسامح وصفح وعفو لذلك نقول للمتشاحنين لو ان احنا نحن ندخل على حضرة ملك من الملوك أو أمير من الأمورات ما ينفعش عشان ندخل عنده ونمسك في بعض قدامه أو تعلو أصواتنا على أصوات بعض أمامه لا يلحق بمقام ملك أو أمير أو مسؤول فما بالنا إذا دخلنا إلى مقام الله وهنقابل ربنا يبقى كيف نقابل الله عز وجل وندخل إلى رياضه جل وعلا وإحنا على هذا التشاحن أو على هذا التقاط لذلك نقول لهم ينبغي فعلا إن احنا نسمع لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة مع الأرحام ومع الأقارب ويعني يكون الإنسان منا قاظم للغيظة وبعدين يعفو وبعدين يطلع إلى الدرجة العليا وهي الإحسان ينفذ قول الله والكاظرين الغيظة والعافين على الناس والله يحب المحسن طيب حضرتك احنا عارفين انه الصلة الرحم جملة الدرجة اللي الناس عارفها حتى اللي مش فاهمين لا. في الدين ولي مش مثقفين وعارفين مفهوم الواصل او عاوزين حضرتك تقول لنا مفهوم الواصل لا. لا. وفي المقابل عارفين انه 3 ايام ما يزيد عن الثلاث ايام خصام جريمة في ميزانة شرع فما بالك بالمشاهدين اللي مخصم أخوه واخته وابن عمه وحماه وحماته نعم بقى لهم وشهور وسنين نعم ده, ده, ده حكمه ايه يعني نعم هو يعني بقى قاطع تحول من لا بقى قاطع للرحم نعم ومتشاح ومتشاح فوقها كمان نعم نعم طبعا البنيان الاجتماعي في الإسلام القائم على المحبة والموده آآ آآ آآ يعني الاسلام جعله دينا يثاب عليه صاحبه يعني المجتمعات الاخرى تجعل التواصل حضارة احنا عندنا التواصل والحب والعفو والصفح ومراعات صلة الرحم دينا يثاب عليه صاحبه ويعني الحديث النبوي في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وعرف الامة كلها ان صلة الرحم وبر الوالدين امران يعجل الله بهما الثواب وأن العقوق وقطيعة الرحم أمران يعدل الله بهما العقوبة في الدنيا ولهذا الوزر يتضاعف حينما تكون القطيعة مع ذي رحم يتضاعف أكثر حينما تكون مع ذي رحم أو تكون القطيعة لأبوين أو تكون القطيعة لأخ أو لابن أخ أو لعم أو لخال أو لكذا ومن ثم ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بتقواه ضم إليها صله الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الله واتقوا الأرحام صلوها حتى يقوم بناء المجتمع على هذا الخير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه شاك يشكر قال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعوني واحسن إليهم ويسيئون إلي مفهوم هذا العرض من الرجل النبي عليه الصلاة والسلام انه عاوز يسأل النبي وقاطعهم كما قطعوني وعملهم بنفس المعاملة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذه القطيعة وقال إنك إن ضللت على ما أنت عليه يعني من من من الصلة والإحسان كأنك تسفهم المال يعني تطعمهم الرماد الحار تقيم عليهم الحجة أمام الله ولا يزال عليك من الله حافظ شكرا دكتور يوسر إخوانا المشاهدين فاصل وسنعود إليكم بحثا عن القضاء على كل شحناء وعلى صلة الارحام وعلى اصلاح ذات البين ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا اخوانا المشاهدين عدنا اليكم ونحن على ابواب شهر رمضان الكريم ونتمنى ان جميعنا احنا وجميع المشاهدين يعني نصفي قلوبنا ونفسنا وصدورنا ونتسامح ونصل الأرحام المقطوعة ونصلح بين المتشاحنين ونضم إلينا ضيف كريم أستاذنا وأستاذ الدكتور محمد حسني سليم مرحبا بيك أستاذنا وأستاذ الدكتور محمد حسني وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون مرحبا بيك نشرك معنا الأستاذ الدكتور محمد في منقشة قضية الخصام على ابواب شهر رمضان احنا قلنا يا دكتورنا انه لا يليق بالمسلمين انه هم بيدخلوا على شهر رمضان وهم يحسبون انه هم يعني في موسم طاعة وهنصوم وهنصال قيام وفي بقى ربنا جايب لنا رحمة ومغفرة وعطقة من النيران وهنفوز وغافل عن انه ربما يكون متخاصم مع زميله في العمل مع جاره مع قريبه وان وضعه في خطر وعرفنا انه لا يجوز انه الخصام يزيد عن ثلاثة ايام وانه سلة الارحام تقتضي اننا اصل المقطوع مش بس اننا يعني اصل الموصول وتقال انه على البعد الاجتماعي والنفسي اي انسان في هذا الموقف ولا يتخذ قرارا ايجابيا نحو الغاء القطيعة وصلة الرحم او اصلاح ذات البين اذا كان هو بين متخاصمين فهو يبقى عنده مشكلة ودكتور حمدي يبقى اللي بيعاوز علاج فحضرتك بداية اذا نظرنا للموضوع من جانب ايضا الجانب الفقهي قد ايه هو مزنب المتشاحن وقاطع الرحم عنده عداد سيئات شغال احنا قال لنا الشيخ عبدالخالق انه ده انظرة هزينة حتى يعني حتى الصالح. يصطلح لكن لكن بس هو الامر معلق التوبة معلقة والاعمال الصلاحة ما بتسجلش تسجيل نهائي ما خدش الشهادة النهائية واللي ايضا في عداد سيئات شغال وهذا يتنافى مع عداد الحسنات اللي هنه هيشتغل في رمضان من... فضل هو في الواقع حكايه المشاحنات والبغضاء والقطيعه دي موجوده منذ بدء الخليقه والشريعه الاسلاميه رغبت في صله الرحم وفي ترك هذه الامور وبينت لنا ان العباده في رمضان متوقفه على المصالحه بين المتخاصمين ولا ادل على هذا من أن في ليله القدر الحديث اللي ورد ما معناه بأن الملائكة جزء منه اقتصر على جزء تنزل إلى الأرض ومعهم جبريل ويصافحون في هذه الليلة كل مؤمن ومؤمنة وعند الفجر ينادي جبريل الرحيل الرحيل فيقول له الملائكة ما فعل الله بحاجات أمة أحمد وفي رواية محمد فقال لهم قد غفر لهم إلا أربعة شو قديه قاطع رحم ومدمن خمر اولهم وعطل... قطع رحم لا انا بجيب المعنى مش المحن. اولهم لا <تصفيق> هما مفيش <تصفيق> انا بسال المطلق الواو هنا لمطلق الجمع ماشي لا تفيد تقديما ولا تأخيرا في ذكر ده الاول او الثاني لا ولكن الكل يجتمع في حكم واحد وهو عدم المطره قاطع رحم ومشاح ومدمن خمر وعاق لوالديه طب انا دلوقتي اللي بيقطع الرحم ده دي, دي حالة خاصه في القطيعة مش مش كل الناس لا قاطع الرحم وبعدين المشاحل جاء اللي بيدخل في جدال لا ليصل الى الحق ولكن عشان يخطئ الطرف الاخر لا للوصول الى الحق ولكن عشان يبدي ان هو احسن والى اخره ولذلك الحديث الاخر انا زعيم ببيت في وسط في يعني ثلاث في ربد الجنه لمن ترك المراه وان كان محق فانا عايز اقول دلوقتي ان العباده حضرتك ف... بتتكلم على الجدال والشحناء انا بتكلم على النفسيه أ... احنا بنتكلم على ال... انا بقول الا قط <تصفيق> <الخصام> انا بتكلم <تصفيق> على قط الرحم الان آه. اما الخصام عموما لجميع الناس فله حديث في هذا كثير لا يحل لمؤمن أن... لمسلم ان يعدر اخوه فوق سلاسل العيال طيب ادي حاجه وبعدين هنا بنجد ان اصلاح ذات البين الشارع لم تتركها كذا لأنها حريصة على وجود الود والوفاق بين أفراد المجتمع الإسلامي جميعا بدون استثناء فنجد أحاديث وردت في هذا الشئ طب خليني دي. برضو في السؤال هو في عداد حسنات شغال سيئات شغال طبعا ولا بس ما بيطولش حضرتك قلت ثلاثة تابعنا آه. إنت قلت قطع المرحم والمتشاحن آه. وعقل وده ولي كلهم ولاد عمهم موضوعنا نعم. والرابع شرب الخمر يعني ثلاث تربع اللي ما بيحصلوش على مغفرة في ليلة القدر بالتالي آه. في نهاية شهر رمضان موضوع حالاتنا النهاردة ومحتاجين نصلحهم وإحنا هنا بنقوم بداية بوظيفة إصلاح ذات البين وبنكلمهم بنقول لهم تصلحوا فبراجة حضائك تاني هو في عنده عدد سيئات شغال ولا مجرد حرمان من حسنات حرمان من المغفرة اولا حرمان من المغفرة. إذا هذا ما يفدى إذا خطر وإذا هذا ما يفدى ووكلام سيدنا الجبار لما يقول غفر لهم الا أربعة وبين أولئك أربعة وده عملية حرمان من المغفرة في الشهر العظيم ده هو اللي كل ليلة ألا من مستغفرن فأغفر له ألا, ألا من فمن فاتوب إلى آخره دول محرومين الأصناف الأربع دي محرومة م. إلى أن يرجعوا إلى الصواب وفي نفس الوقت بنجد إني المشاحنات والقطيعة والبغضاء الشرع الإسلامية رغبت في إنهاء هذه الصراعات عن طريق القرآن وعن طريق السنة. هنرجع بقى للإصلاح بعد ما نخلص الأول اللي هي القطيعة والصلة العادية النمطية دكتور عبد الخالق عوزين الدكتور يسري اشار بانه صله الرحم بتجيب رزق في وسط الكلام جمله كده <تصفيق> واحنا الان كلنا انا والحضرتك ولا بلاش انا والمشاهدين عاملين نجري ورا الرزق بنجري بنلهث مضيعين عمرنا وما احيانا مبادئنا واحيانا قيمنا واحيانا عزتنا لهثا وراء المال وربنا ادنى بعض الاسباب السرية الغير معلنة لتحصيل المال وكسب الرزق ومنها صلة الارحم وصلة الارحم الاصل ان هي فيها متعة وفيها فوائد مباشرة انما في فايدة سرية ان هي بتعدل بت... الرزق بتزود الرزق البركة ولا الكلام ده مش حقيقي, حقيقي. عاوزين نقول انه اذا انت يا قاطع الراحم ده انت بتبحتر فلوس مضيع فلوس حسابك في البنك طبعا لو قلت يا واحدة يتأكد لو هو عنده يقين وعقيدة ان حسابه في البنك لو هتكون تسحب منه كل يوم عشر جنيه هيتباحني لو انا هسحب هيتباحني فما بالك هو بقطع الرحم هو بيضيع عد ايه فضل اولا في كم نقطة اعتباهم لمهمين الحديث يقول لا يحل لهمين ان يهجر اخاه والهجر دون القطيعة عساهنا الكلام سوينا بين الهجر وبين القطيعة الهجر درجة أقل ومع ذلك لا تحل لا. هنا هاجر يعني مخاصم كده وساكت لكن دالقطيعة بيترى مخاصب عليه شيء, شيء مصيبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلوك ألا أدلكم على أفضل من درجة الصائم والقائم والمتصدق أفضل قالوا بلى رسول الله يقدر بيه صفه الاصلاح ذات البين لو خطوره لو خطوره المناجره فان فساد ذات البين الحالقه لا اقول تحلق الشعر تحلق الدين لان انا لما بكون في شحناء في قلبي ضد فلان واجي اقول له صالحه ولا صالحه ليه ده صفة ونعت اذا خدنا الغيبه والنميمه يعني يعني عشان بس التحالقه دي تبقى واضحه واصله مش أحلى قدّين يعني زي ما الواحد يكون بشعر زي يحله كده, كده, كده وبعدين يحلق خالص زي ما بقوله صلبط طبعا ما عنده الشعر وكأنه القطيعة دي والهجر بتخلي الانسان بلا شعر يعني بلا دين معلمي ما هنمشي مع حد عندي الصراحة مع ابن عمك ابن عمي ده ابنكذا واجي شتى معه ليه ده هو فعل وفعل جيبوا نميمة ليه مش موجود وبعدين أبدأ أكتب وضخم الموضوع وبعدين أبدأ أخش في الأعراض وبعدين أخش في أيمان مخلصة والله هعمل فيه والله يقطع رقبته وكذا كل ده عدادات عددات شو عددات سيئة بقى مش عدد واحد انت بتسأل عنه ده عشرات العددات هتشتغل بسبب الخصم مش عدد ايالات عدد واحد احنا كنا بنكلم من يومين عن سلامة الصدر وياستحيل اللي عنده شحناء ولا عنده قطيعة وهجران انه يبقى عنده سلامة صدر منين؟ من كل لو عنده سلامة صدر ما عملها. ماني سلامة صادر منسوب. طيب معنا اتصال بعد إذا حضرت. السلام عليكم. السلام عليكم مسترمة طبركيا. السلام عليكم. عليكم مسترمة طبركيا. دكتور عاطف لك التقدير والاحترام على البرامج اللي هاي الله يكرمك ويجبرك فيك. الله يخله حضرات. وانت طيبين جميعا. وانت طيب. هرتك العلاقة الزوج والزوجة هل هي بتخضع تحت سلطة الرحم؟ ام هي علاقشة ضعية بين زوج وزوجة ولو كانت الزوجة بتسيق للزوج والزوج يتجنبها من باب التهذيب هل في هذا حرمة على الزوج ولا بس بس تهذيب تهذيب ولا بنت بتلكك على النصوص لا تهذيب تهذيب يعني بمنهج تربوي ولو هدف ولو بتراع النتيجة أشترك وجاب أشترك النتيجة نتيجة قبل كده ولا انت بقى, بقى فرصة لا ما بقول لحضرتك انا مش هضحك على نفسي اه ف فانا انا بسال عشان خاطئ انا انا متجنب ان في يعني هي تطاولت عليا وقدام اولادي وقدام يصحش اه فانا متجنب لكن لما بدخل سلام عليكم وعليكم السلام ده ده العلاقه دلوقتي طيب ما كمان ما يسرع مع... على موقفه وخلاص الموضوع بتاعنا كده طب انت ما اتكلمتش معاها وهي اعتذرت وتيجي تعتذر قدام الاولاد احسن الاول يعني الطرق السلمية للحل وال, وال... ما هو لانك انت لما تخش في ال... في, ال... في الهجر مباشره فلها حاجات قبل كده وعموما يعني ان على سدتنا هيجاوبوك اكيد لان دي قضية وحضرتك مهمة وحرضك التفسير عن عن جزئية معانا هل انا كده بقى تحت مسمى المشاحن شرعا لا ده انت اكيد هاجر بالضبط بالضبط <تصفيق> اشكر حضرتك الله الدكتور محمد تجاوبه ولا أوه. اتفضل أولا الزوجة ملحس علاقة بصلة الرحم إلا إذا كانت لها قربة زي بنت عم وبنت خاله ولذلك القرآن فصل بينهم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربة واليتام والمساكين والجارد القربة والجارد الجنب والصاحب بالجنب إذن الزوجة دخل في هذه الآية لكن ما هيش لأنها ذات رحم لهذه واحدة اما قول انه هو يلجأ الى ان هي تطاولت عليه لا يعتبر نشوذ والقرآن والتي تخفون نشوذهن فعظهن <تصفيق> هي عزة الاول <تصفيق> واهدرهن في المضاجع ولذلك قال المفاجرون الهجر يكون في المضاجع فقط مش قدام الناس ولكن بعض العلماء استثنى قال اذا كان الهجر اقصر من ثلاثة ايام لأي انسان وكان هذا الهدر فيه مصلحة دينية لا مانع من الزيادة على الثلاثه أو فيه مصلحة لإصلاح دنيا لا مانع من الثلاثه وهذه استثنوا بعض هذه الحالات ومن بينها إذا كان قطعت بزوجته وإعراض عنها لكي يصلح من شأنها هذه مصلحة دينية علشان يخلها تستقيم وتبقى كويسة فلا مانع منها طب الجو جو الرمضاني والروحاني ودخلين مش لا. مفروض نقطع بقى هنا الـ الـ الـ الهجر ونرجع ونقن... تاني للوعز واضح انه مدخلتش في الوعز. هو دخل على طول في الهجر دخل مباشرة آه. بس عاوز اقول دلوقتي الهجر مش معناه انه يلتزم الصمت لا القاء السلام ازيك يا وقال بقول لها سلام عليكم بس لغايه كده قالوا واذا كان القاء السلام على الطرف الاخر لا يكفي في شرح صدري ويبقى مبسوط يزود عليه حنسه زي صحتك وزي احوالك فهنا الزوجة لها وضع خاص لانها اذا لم يتعامل معاها في هذه الصورة قد تتمالع فيما بعد وقد تستغل ان فيه رمضان فانا بقول القطاع من قطعهاش نهائيا سلام عليكم وتكلم الكلام الضروري بسأل لحضرتك لحسن بعض الناس يشعر انه انه يكون الزوجة مش رحم كأنه لاها حقوق اقل من الاخ او الاخت لا لا لا يعني هي لاها حقوق اخرى ربما في الاخر تعظم حقوقها عن الأخت الشقيقة. لا، وأنا بقول دلوقتي ولن لها حقوق بينتها السنة والقرآن، ولهن مثل الذي عليهن وإلى آخره. فأنا عايز أقول إني لحقوق ولحقوق. فده ليس كل أن هجرها ليقومها ويستكمل حاله، مش قطيعة هؤلاء. يتكلم الكلام الظهوري. فهنا دلوقتي الرحم سلطة الرحم لوضع. ومعاملة في مع الزوجة وضع تاني طب يعني انا حضرتك سؤال في الحته دي عشان دي صعبة شويه احيانا كتير من الازواج بيعملها غضبا يعني هو غضب فبيقول لك بقى القرآن الداني اهجرها بقى وسيبها بقى وما وبعدين يمكن حتى بيهجرها مش بالمعنى اللي حضرتك بتقول انه بينام معها في الفراش وانه خارج الغرفه النوم معاملة عادية امام الابناء انما واضح هنا انه بي بالهجر بي... في الفراش بي... بيهجرها قدام الاولاد في مش معملها باين انه مخضمه قدام الناس لا سلام عليكم وازيك وازاي صحتك يعني الكلام الضروري اللازمه اللازم ب... من... السؤال الحته دي انه لما يعملها غضبا انتقاما لذاته متحججا بالدين مش بفكره تربوي ف... انا لما اكون خلاص نويت ان انا بربي زوجتي فانا بقى عندي نص بينظم لي دي وبدأت تستغله زي ما انت حتى بتقول ده بتقول اذا كانت السلام لا يجوز انه ما يسلمش وز السلام ما يكفيش فتحة لأن أول ما أول ما تعتذر يبقى خلاص نغير المعالجة أيوه أيوه أيوه إحنا بنقول أول دلوقتي وقت بنقول السلام ده الحد الأدنى فإذا ورد أن الطرف الآخر لا يكفي في عودة الأمور لمجاريها إن السلام مش كفاية شايف إنه عاوز يسألوا زي صحيح عملت إيه النهاردة في الشيء فلان ولا يلطفوا هنا بنقول الزوجة أنا بقدبها طب أول ما لقاها هي بتتودد لي يكمل هجر ولا لازم يرجع لا ما لم يتتودد سبحان الله ده حياة زوجية ما لك انا راجل بقى انا راجل لا, لا لا نتمدد فيه انا بكر زي ما قال ليس لا لا, لا لا لا لا <تصفيق> دائما <تصفيق> ولذلك عايز اقول لي ستك حاجة حرصا من الشريعة على الحياة الزوجية لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب الا في ثلاث حالات ومن بينها حديث الرجل زوجته وحديث الزوجة زوجها تقول له لانا لا همقول لها دا لو موتي الدنيا تسود والحياة هتم او طعمها مر والواقع غير زالك شوف كذب بأول علشان يغطيها والحياة زوجته وهي تقول له يا سلام دا ما فيش بالرجالة اللي زيك اتنين دا انت سيد الرجالة والواقع غير ذلك زالك بخيل وبيعاملهم عامل سائل لكن ايه بتقول له فالشريعة الاسلامية حريصة على ان العلاقة الزوجية تكون علاقة طيبة فاذا جات اعتذرت عافا الله أم مسألة عافا الله أم مسألة ومعنا التصاميم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا الله يخليك فند بعد إذن حضرتك أنا ليها سؤال لو أنا والدي ميت عندي ثلاث أطفال ما لهمش بعد ربنا سبحانه وتعالى غيري أهلي أو متضايقين مديين إن إننا بربي بناتي أو بربي ولادي عايزين أسبهم يمكن انا ظروف الماديه قليلة شوية الحمد لله ده ابتلاء من ربنا لكن في نفس الوقت اخواتي على قد ما انا ربنا شاهد علي ان انا كنت بحاول ان انا قصر رحم بيهم الا انهم اخر حاجة وصلت لها معاهم انهم النهاردة ضربوني وطردوني من بيت ابويا ومش عايزيني انا علي وزر انا ما كنتش عايزة اقطع رحمهم قالوا لي يوم هم اجتموت مالجيش انا كنت برب ابويا قوي والله برب امي قوي وامي مريضه بس هم قالوا لي كده وكل اهلي قالوا لي خلاص يا بنتي سيبيه عنهم حتى يوم امك تموت ما تروحيش فانا انا مش عايزه ربنا يحاسبني بس وفعلا امي خلاص يعني الدكاتره قالوا فاضل لها يوم او ايام لا ترى انا علي وزر لو انا انا لهم طلبهم انا استحملت منهم كتير واخر حاجه خدوا عرضي ان انا عراهم وان انا بس انا ماقدرش ارمي بنات عشان اروح اقعد في او يجوزوني لكن في نفس الوقت انا مش بسال في اي حاجه غير ان انا ترى ربنا سبحانه وتعالى الشاهد العالم هل هيحاسبني على ان انا بعت باولادي وقعدت بيهم وربتهم وبعدت عنهم لان انا انا كتير انا تهدت منهم كتير بعد موت ابويا مش هقدر استحمل اكتر من كده فالله يبارك لك هم رغبتهم ان هما مش عايزيني مش انا اللي مش عايزاهم بس بعد ما اتضربت قدام اطفالي اللي انا مش اقدروا ينسوا المنظر ده ورجاله وكلهم مع بعض او اتنين منهم لدرجة ان انا فعلا جسمي اقسم بعز الجلال الله والسهر الكريم انا فعلا مش قادره احرك جسمي ولا اقوم اخدم بنت من بناتي انا بس بسأل عليا وزر ولكنت انا يعني الحمد لله الحمد لله ويشهد عليا رب السماوات والأرض محفظ على نفسي وزين بناتي وقلت يا رب اقويني على بناتي وبس مش عايزة حاجة من الدنيا غير كده الف شكرا سلام عليكم طيب حضرتك وحضرتك فهمنا من كلامك بس. حضرتك مطلقة مش كده ايوه انا مطلقة طيب شكرا جزيلا هو ده هو دكتور رجل. هو ده اللي دفعني في الأول بعد إذن حضراتكم إني أتكلم عن الشخصية بين المادية والروحية المشكلة التي نعيشها الآن هي مشكلة طغيان الجانب المادي في الإنسان الجانب الطرابي الجانب الطيني لا يختلط الآن بنشاط روحي ولذلك أنا في الأول قد يتصور المشاهد أنني كبرت الموضوع الموضوع الصغير اللي هو مجرد صلة الرحم ولو انه مدام السهل ها هو جزء من شخصية هذه الشخصية تفعل كل شيء لان انا لما بقول احنا بنتكلم في القضية دي دلوقتي في اطار قضية كبيرة جدا هي الاصلاح والاصلاح عكس الفساد وتغيان المادية على الروحية هو الفساد نفسه لذلك هي المشكلة هنا المشكلة في الشخصية الفاسده التي طغت الماديه عليه ليس هناك نشاط روحي ها يشع في سلوك الانسان لان مفيش حياء الحياء منع والحياء ما ظلت الايمان وانا دايما اقول ان الانسان عايز تقيس الايمان عنده مع احترامي للصلاه والصوم وكل شيء لكن شوف نسبه الحياء عنده قد ايه لو كان منسوب الحياء عالي اعلم انه مؤمن وهذا نص حديث القدسي رب العزة سبحانه وتعالى الايمان بضع و سبعون شعبة اولها شهادة ان لا اله الله لو حطناها على كونتينيوم متصل بلغة الرياضيات الايمان بضع و سبعون شعبة اولها شهادة ان لا اله الا الله واخرها امطت الازى عن الطريق ما بين هذه الطرف والطرف الثاني بضع شعبة تمام هذه البدع شعب خاصة فيها شعبة واحدة لماذا؟ دلالة, دلالة مهمة جدا والحياء شعبه من شعب الإيمان لأن الحياء هو غطاء الإيمان تمام؟ فقد الحياء أنا شايف ان سلوكياتنا دالة الآن في طغيانها ونحسبنا حسبنا عند الله كلنا من الصالحين وشعب مصر كله من الصالحين إن شاء الله لكن النسبة الغالبة دلوقتي انسحب منها الحياء لأن الحياء يمنعني اني أسيب أختي تمام وهي في هذا الحال الحياة يمنعني من اني انام الليل واعلم ان اختي تريد او في قلق مجرد قلق مش انها في فاقة وانها غير ذلك وكان زمان وكان زمان, كان زمان في ايامنا والجيل بتاعنا شهد ذلك وغير ذلك ان البنت في بيت ابوها كان وحتى الاولاد يرسوا هذا السلوك من الاب البنت ترجع لنا فاحضننا اعلمي ان هذه هي المملكة الاولى لك روحي مملكتك واحترمي مملكتك تماما مع الزوج لكن مربينها على انها المملكة دي هي اللي ترجع لها وكلها مكان دائم فيها الشيطان بيقول لهم يا دكتور حمد بيقول لهم اكيد هم في شحناء بينهم وبين طلقها لها طاليقك ده وحش وولاده دول سبيهم وتعالي بقى عيش معنا بمفردك وهنجوزك سيد سيد زي ما بيقوله فهي عطفة الامومة غالبة ومش ادرب اذا فيها في الاول وفي الاخر سيطرة شخصية متسلطة والشخصية المتسلطة شخصية غير سوية هي الحياة فيها مش موجود اصلا تمام جميلة دكتور الحمد لكن انت عظمت قيمة الحياة جدا معنا اتصال اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا اهلا دكتور عاطف شيخنا الكرام الله يكرم انا مش لكي نفس مشكلة الاخ اللي كان يتكلم على زوجته وانها اهانته قدام اولاده فانا ما حقول حق لك يعني اذا كان هو اهانة وحده انا 17 سنة اهانات مش سنة وحده أو, أو, او مش مرة وحده من ناحية الضرب من ناحية اهانات من ناحية خيانات وهذا كله باسامح عشان اربي اولادي تربيه سليمه لكن انا فكون اني انا اموره كلها برا بيته ولما نخش بيته الامر الناهي والكلام قليل دايما يغصخر البيت للتلفزيون للجريده ما فيش عاطفه يعني جايشه بينه وبينه همي وكل اولادي ولما اجي اناقشه مناقشه وديه يعني غير معاملتك معايا مع الاولاد يقول لي احمد ربك إني انك اخذتيني او اكبر هدية إن انا ليكي فانا تعب 17 سنة وانا بالامور هذه ويا الم الله لو اتكلم سبني حضرتك لو سمحتي لما بيقول بيقولك انا اكبر هدية ليكي بتعملي بنصيحة الدكتور محمد وتقول له فعلا انت اكبر هدية لي وإنت والله والله شوف انا مش عشان اقيم نفسي ولا انا ازكي نفسي على الله سبحانه وتعالى لا انا اقول والله والله الكلام اللي بعطيله اياه فوق المستوى لنفسه فوق يعني بقيمه فوق المستوى اللي هو فيه لكن هو عكس حتى لما نقول كلام حلو يعني تلقائيا عيوني بتي يعني بتي عيوني بتبكي يقول لي ليه لأني ما أقدر أقوله ما أقوله أنا محرومة من الكلام الحلو لا أقوله من من حب من هذا لكن داخليا لأني محرومة كتر خياناته 17 سنة وأنا من خيانة الخيانة من من إمرأة لإمرأة وكل فلوسه وكل مكالماته بره البيت تجيه التليفونات بالتلاتة الالاف ولما اجي انا اتكلم معه اقول له يعني ابغى شيء او اطلب للاولاد شيء يقول لي لو سمحت بسرعة ابني بتوجعني من الجوال والفواتير تيجي بالتلاتة الالف بالاربع الالف كلها للنساء بره يعني هل هذا يعني يرضي الله انا استعملت 17 سنة عشان اربي اولادي انا خيتيمة ام واب وما ابغى اروح لاخواني لان مره روحت لاخوية اخويا رفضني وقالت تيجي لوحدك لكن اولادي تخليهم لابوهم انا مرضت عندي ثلاثة بنات وثلاثة اولاد لكن انا الان من, من ثلاثة اسابيع انا سيبته هو في غرفة وانا في غرفة لانه فترة اهاناته اللي قدام اولادي في, مش في شيء اولادي طلبوه منه قالوا له يا بابا نبى نروح النادي قال لهم الان ما في فلوس وفلوسه كلها برا لحد اني اكتشف بعد كم يوم بعد اسبوع انه هو مشتري لحريم جوالات وأولاده ما دخلهم النادي أنا أبقى تسمعني للنهاية هل معايا حق أو لا لما عرفت كده أنا زيل هل خيره لبرا أكثر من أولاده أنا من هنا أنا مش مشكلة إذا كان أنا مهمشة أو أنا مش مشكلة إذا كان أنا يعني ما لي قيمة أو ما لي في حياتي وجود بس أولادي عندي بالدنيا كلهم بصراحة أنا ما أزكيه على الله سبحانه وتعالى خيره في أولاده صراحة ما يتوصف خيره في بيته ما يتوصف لكن بالنسبة لي أنا وياه حالة لا يرسلية بنضرب قدام أولادي حتى لما يضربني بي... أنا بقفل الباب هو بيفتحوا بناديهم واحد واحد بيقولهم تعالوا شوش أسوي في أمكم بيقولوا الحريم اللي أنا أتعرف عليهم من برا هم أشرف منك انت ما تسوي شيء انت هنا عدل الأولادي بس والله والله إنه مع 17 سنة 17 ولادة 10 أولادات و 17 عيد حج 17 عيد رمضان والله والله هتحاسب عليها يوم القيامة ما دخل بهدية ليا وفلوسه كلها البرة الآن أنا هذه كلها ما هي مشكلة أنا أردتكم نبدأ عن مشكلتي لكن مشكلتي الآن اللي أنا فيها أنا مثيبته ما عاد ابغاه يعني كزوج ما ابغاه أنا هو في غرفة وأنا في غرفة عشان إيه عشان يعني أربي أولادي أكون أنا قدام عيني وهو الناظر عليهم لكن أنا هل علي ذنب إنه بعد الأمور هذه اللي سواها كله أكون أنا محاسبه أمام الله سبحانه وتعالى هذا هو شرط، هذا هو اللي أبغى أعرفه لكن إني أنا ليا كرغبة كزوج والله والله لو الرجال كلها من عرضوا علي ما هيكونوا في مقام زوجي من حبي فيه لكن وصلت لمرحلة ما حقول كره ما أبغى أوصل لمرحلة إني أنا أقول كره أبغى أخلي حبه زي ما هو في قلبي وأقول زوجي مات وأبغى أحتفظ بالحب اللي أنا حبيته إياه لكن الآن إني أنا أكون لي يعني أبغى أرجع زي ما كنت ماني قادره بس انا اقول الانسان انا حبيته او زوجي مات هذا اللي انا اقدر اقول لكم بس انا الان هو في غرفة وانا في غرفة هل علي دم اني انا يعني مسيبته لا ما ما انا حاولت انا اطلب الطلاق ما رضى سنين وانا اطلب الطلاق ما رضى قلت له خذ لحد انه كان ماسكنا شكله كان الاولاد قلت له خده الاولاد ما عاد ابغاهم عشان ربي ما يحاسبني انا تعبت من كنت ما بنحن قدام اولاد من كنت ما بنضرب اخر شيء في لا لا قدام نسعس بن هو بيقول له اهو لابني حمار وامك احمر منك يعني وصلت الإيهانات يعني لو أقول لكم الله, يعني الله يعني حمراء حميراء يا أشي إيش اللي خلاك تتحمليه طيب حضرتك لما هو بيتطاول طيب يا دكتور يوسري طيب يا شيخاب خبير طيب يا شيخاب خالق وطبعا يعني هي المشكلة إن هي بتوع حتى لا بستحمل لأولادي لو, لو قالت دا استحمل لله كانت متهالي هتبقى يعني استضب هي دي هادي يا ما تستحمل الأولادها علشان تربيهم على طاعة الله هو نقول أقول المرأة إذا ظلمها الرجل أولا يعني كثيرا أن أقول الذي يجعل الرجل مفتري هي المرأة حينما كان ابن لها المرأة كجنس ويتأتي أخته دايما ترب الأم في البنت لأخوك والطاعة له والمجتمع بتاعنا بدأ ياخد تركيبة اقرب للجاهلية القديمة تعزيز الزكورية جدا واهانة الانوسة وهذا ليس من الاسلام في شيء انما الاحترام المتوازن بين الجميع هو الذي يجب على الاسر ان تربي هذا الامر دي نقطة يعني منذكر بها الاباء والامهات عشان نحل المشكلة مستقبلا الاسلام جعل المرأة خيار اذا رجل اهانها وخرج عن العشرة بالمعروف ان تطلب الطلاق للضرر او الخلع ده حق لكن له. طول ما يقف بيته ما ينفعش التوجه ده يعني هو ده حق له حقها ان تطلب الضرار للضرار طلاق او تطلب الخلع وتبدي نفسها وتنجو بنفسها من مثل هذا الرجل وانا اقول بقى لها انت الان رضيت بقى على الامور يعني انا اعرف واحدة مش عاوز اقول القصة على الشارع انها صعبة جدا اعرف امرأة كان متزوجها رجل من أخبث خلق الله في هذا الوقت كان لا يرغب في جماعها إلا في نهار رمضان وهي الصائمة ولا يفترشها إلا إذا كانت مصلية وصبرت عليه هذا الرجل الآن مؤدب كتاب حفظ القرآن كاملا بالقراءات العشر وأخذ إجازات وحياته كلها يجلس ليعلم الناس مجان وصحب مال بلا مال حافظ القرآن بلا مال، وليل نهار يقول أنا حياتي راهني من اللي بتلبسه أنقذتني من من ضحذ الوح إلى ما أحسب الأخير، ويعني الآن من المقرب لا لا يدخل البيت إلا يقبل يده، ولا يخرج إلا يقبل يده. يعني أنت بتبشر الأخوات اللي بتصل؟ في أمل كل شوف ستعط كل شيء يهزم إلا الصبر، القوة تهزم. والشجاعة تهزم والمال يهزم والصحة تهزم والصبر وبشر الصبر أقولها ما دمت صابرة ولم من حقها طلاق من حقها الخلع لكن إذا رضيت طريق الصبر فخذيه جملة واعلمي أن الله معك وليس أفضل من هذا ستجدين أن الله يكون معك بغير حساب لا طبعا. طبعا. طبعا. ون... تهجرش كمان بالدعاء إنها تستعين بالدعاء لأن القلوب بين أصبعين من طالع أصبع الرحمن ربنا يهديه ربنا وإذا كان هي عندها ناقصة أو, أو بعض الأمور اللي دفعت زوجها إلى ذلك م. تراجع نفسها معنا قلتها سألها على دي نعم وخاف أن يكون من, من, من اللقاء يكفرنا العشير نعم ما رأينا منك عايز يعني الأخ اللي, اللي قال زوجتي وزوجتي زوجتي وبهجورها عاوزين نقول له راجع نفسك فربما أنت مخطئ لأنك لست ملكا. م. شوف اخطائك صلحها عشان تستقيم الامور آه. مدام وصلتها تغلط فيك فانت شنعني. اه. ونقول للاخت دي قد يكون هناك اسباب فرجع نفسك وفي في نفس الوقت خد الوصفة الطيبة طيب. من مولانا تسبب. معنا التصال ثاني وربنا لا. يجعلنا من الصابرين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا السيد عاطف ايوة تفضلي ازايكم السيد عاطف كل سنة على... وانتو طيبين الله يكرمك والله انا عندي مشكلة مع زوجي هو متجاوز بوخرة ويعني لحد ما مثلا عملاله سحر وده حاجة متأكدين منها يعني وسمعها بالتليفون مع الساحر ده يعني ابني فجلهم على الممري وسمع سمع السحر هو بيحتلها وبيقول لها كذا وكذا وكذا يعني مع زالت رحت جايبة السحر قلت له انا عملت كده عشان عشاني انا ان انا عاملة سحر بال بالتدميره ع... عشان انت اتجوزت عليها و... وعايزة تدمرك وتدمر عيشتك وكل يعني لحد ما سمعها مع الساحر ومع ذلك اني صدقها برضو اني هي يعني اننا الحاجة دي انا اللي عملاها وانا اساسا الحاجات دي رفضها تماما ان انا عمشي وانا ده ابتلاء يعني زواج باخرى ابتلاء يعني رضيت بي وقلت ده ابتلاء من عند ربنا احسن مكاني ابتلاني باي حاجة تانية أحسن ما كانت تراني في رحيتي ولا عايل من عيالي ولا أي حاجة. فالمشكلة إنه هو دلوقتي مصدق إن أساساً نانا إن اللي عملة عملة أصهار لأن هي الأصح اللي بتعملها دي مدمرة مدمرة حياته خالص عربيات وعيشته كده. فامسدّد إننا اللي عملنا أصهار دية وكرهني وهجرني وما طيّنيش في البيت خالص. مع العلم إن أنا ما ما عندي ما نسمح النفس إن أنا أغضب ربنا بأي ولا بذرة من يعني ان تغضب ربنا سبحانه وتعالى والله يعني خلي يعني عشتي مرار في البيت يعني ما اقول لك ما اطيقنيش كده هو عمى أنا ما, انا ما بعملش لحد ما بقوله انا مش عامل اي حاجة تغضب ربنا وانتغضبك ولا اي حاجة برضه ما قدنيش عمى فانا مش عارفة اعمل ايه يعني ايه اللي عملوا معي شكرا جزيلا. هنرجع للصبر صد لا هذا. برضو صد عاطف برضو الأخوة ويجي برضو إن أنا أقول برضو بنوقع في سيكولوجيا إن الشخصيتين شخصيتين الرجال الرجلين في الحالتين الأخيرتين برضو شخصية مسيطر عليها أفكار الذكورة وليست الرجولة ولما رجعنا لقرآن الكريم وأنتم أعلم مني بهذا. نجد ان القرآن الكريم يفرق بين ذكر ورجل فعندما يتكلم في تنمية جنسي يقول للذكر مثل حظ الانساء حتى وان لم يكن رجل يوجهنا سبحانه وتعالى فاعطيه حقه في الميرض نعم نتكلم عن النوع كأنواع نعم اذا تكلم عن أنواع اما في المهام الصعبة وفي مهام الرجول الحقيقية ها؟ يقول رجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله صدق الله العظيم وهكذا ولذلك في فرق بين رجل وذكر يريد المفاهيم دي بقى بتدرس في مجال التعليم على المستوى الرسمي وعلى المستوى غير الرسمي في الأسرة والأسرة تعي ذلك أن هناك فرق بين سيطرة الزكورة وسيطرة الرجولة وحينما نجد وشيخنا الأفاضل لو شوية سيكولوجيا جنب الموضوع الفقهي الجميل حيجد حنا... انه بيعرف القوامة من واقع الرجولة تمام لأن... لان لو لو ربطت القوامة بالرجولة و... و... و... و... و... و... ومشيت على سمات الشخصية... سمات شخصية الرجل اللي فيها التزكي اللي فيها ال... ال... ال... الحب حب الاسرة ويبقى مسيطر عليها كده مسيطر عليها باجنحاته ما يحبش انها تتفرق ولا حد ولا تخضع لكلمة احد اخر ولا ولا حتى لو تزوج باخرى برضو محافظ على اسرته وماشي تبع دين الله هذه هي القوام وتلك هي الرجولة بالطريقة كده بطريقة الزوجين الاخيرين ما ما يبقى سيطرة زكورة يبقى رجل عقله في مكان اخر غير كيننته كي الانسانية الحقيقية ودوره الوظيف الزوجي او كزوج وكرب اسر حقيقي نعم أنا اتصلت أنت سلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم والله انا عندي برضو مشكلة يا وعايز رأي الدين فيها حضرتك انا متزوجة من رجل أرمن وعنده ثلاثة اولاد أنا, يعني انا بصراحة يعني حبيت ان انا اكثر ثواب في الاولاد ديت وانا اساسا من جوايا خير بحب الاطفال فتزوجته وقعدت معاه سنتين وربت الاولاد تربية كويسة وكل حاجة ابتدى هو يغير من الاولاد ابتدوا ينتموا لي انا بزلت موجود جامد جدا عشان خطر اوصل لان الاولاد يبقوا متدينين وملتزمين وبيحبوا ربنا ويخافوا ربنا والكلام ده كله وعمرهم ايه اثنين توقم كانوا اول ما اتجوزتهم كان عندهم اربع سنين. اربع سنين وولد كان في سنة 4 ابتدائي طبعا الولد الكبير عارف ان والدته متوفية وكده وكنت قدقيه حريصة على اني انا ما اجرحوش وقدقيه انا اساسا كنت مدقي ان هو والدته متوفية وانا يعني ام بديلة يعني وصدقني انا ما كنتش ما كنتش حاطة في دماغي ان انا مثلا عروسة او حاجة لا انا كنت دخله وعارفة ان انا هكون ام ثلاث اولاد و كنت حاسة ان ربنا مثلا هيعوضني في ممكن ما خلفش او حاجة فربنا بعت بعضت ثلاث اولاد دول وعملت عملت على كده بس هو ما مطانش دوت يعني كان بيعملني معاملة مش كويسة خالص طب و... انت جلت من حضرتك انه غير من ولاده يعني الاولاد ابتدوا كل حاجة يقولوا هالي انا فابتدوا ابتدى هو يبقى مثلا لو هو عاوز يعرف ايه لي مثلا بيني وبين الولد الكبير بالاخص فكان يفضل يقولي ايه هو بيقولك ايه انت عايزه ايه فالولد ما كانش اساسا من النوع اللي بيحب يتكلم يعني طالما هو شايف ان قدامي انا هو بي بيقول لي على مشكله وانا بحلها له فخلاص الامر منتهي بالنسبه له ما بيلجاش لابوه وقومتهم دينيا وعرفتهم الحلال والحرام والصلاة والصوم وحب ربنا والكلام ده كله وكنت في نفس الوقت انا بربي اولاد يعني عايزه انشئهم نشئه كويسة ليهم كانوا مدلعين جدا بما ان ان امهم متوفيه يعني فكانت دي بالنسباني مشكلة كبيرة قوي قوي قوي ان انا عبذل فيها مجهود ولما بذلت فيها المجهود والاولاد من تربية واكل وشرب ومرعية ولوعية ولا اي حاجة على طول كنت معاهم وفي نفس الوقت لقيت المقابل من, من من من ابوهم غير كده خالص معاملة وحشة جدا مثلا الاكل اللي جافة قلب البيت ده ليهم مش ليكي لو عايزه مثلا لبس او عايزة اتعالج او كده هوت لا لا لا ما ينفعش ما انت كويسة ما انا شايفك كويسة فرد الفعل لي ما كانش كويس بالنسبالي واخد بال حضرتك لدرجة ان ابتدى يعني انا ربنا اكرمني بطفل بيقولي انت من كتر حبك في اخواتك جبت الولد شبههم انا هجيب أنا, انا قادرة على اني اجيب شبه اخوتي انا انا اللي قادرة على كده ولا ربنا سبحانه وتعالى اعطت يعني انا بعدت فهمه اعطت يعني كان في مشاكل بيني وبينه لدرجة ان الامور بيني وبينه وصلت ان انا دلوقتي سايب البيد دقالي سنة وفي مشاكل وبحاجات وما بيصرفش عليه اصلا يعني الولد ما مفيش مراعية بالمرة مبيدوهش حاجة خالص ما بيبعتلوش ولا حاجة خالص واتكلمت مرة واثنين وثلاثة عشان يبعت من الولد فارج يقولي انا هبعتله ايه هبعتله حسنا يعني انا عايزة رأيي الدين وعلى طول بيحلف عليا طلاق بالثلاثة عليا الطلق بالثلاثة في أي حاجة وهو كذاب كذاب كذاب ال ال ال ال اللي بيحلف أنا عارفة ان اللي بيحلف كده دايما أنا مش عارفة يعني يعني أنا سمعت ان كده هوت ما, ما يبقاش زوجي بس أنا سألت في دار الإفتة وكده قالوا ان هو ممكن يبقى يعني لأ لسه ده لغو يعني ده حرفان لغو يعني مفروض بلوك وفارة وحياة كده فأنا يا ريت يا ريت أنا عايزة رأيكم وأنا عايزة يعني انا عايزة ان الامور تبقى يعني ايه ماشيه كويس بس هو مش عايز يعني مش عايز يبقى كويس هو مش عايز يتصلح طب هو جي يصلحك انت عند بيت اهلك بقالك سنة وشوي مش كده اه حضرتك لما رحنا محكمه الاسره والطفل اه حاولوا ان هم قالوا له انت الست ديت لو انت يعني خسرتها مش هتعرف تعوضها ثاني يعني محكمه الاسره والطفل قالوا له قالوا له كده طب هو رفض الصلح لا هو جي حضرتك هنا بس مش عايز بص حضرتك عادة من ما بيحبش يخضع للأمور اللي حواليه واخد حضرتك وبعد ايه هو في حاجة تانية هل مش من حقي ان انا اطلب شقة تانية عشان الشقة ديت باسم ابنه الكبير وصغير علينا انا ابني مالوش مكان ينام طيب يعني لسه كنت اسألك ربما يكون انت في اسباب اخرى ان هو لاحظ ان انت مادية انت كريمة مع اولاد الدواست وحنينة الدواست مع اولاده لكن انت عندك مادية فهو بدأ يقاومك يقاوم في المنطقة المادية فبدأ الصراع لان كنت لو انت كان بتقولي انا حبيت الولاد واحتسابته طب ما انت الوقت سبتي الولاد يعني بدل ما انت يعني الميزة اللي فيكي اصبحت سندية ايبا صحة وانا مش عايز اقول لحضرتك ان انا صعبان علي لغاية دلوقتي الاولاد انا وحشوني اصلا يعني حضرتك سنتين صح يا نايمة اكلة شربة معاهم وغيرت غيرت منهم كتير فما بالك بها يعني أنا, انا نفسي ان هو اللي يتغير مش الاولاد الاولاد مكانش ببيني بينهم مشاكل مرة سمعت الاستاذ عبدالخالق هو بيحكي عن بعض الحالة اللي كان بيحكي عنها أيوة. ايوه طيب خلاص استعيني بالله بقى واتصل بيه قولي له تعالى نتصلح على رمضان <تصفيق> انا اللي <لا> اتصل <تصفيق> ايوه مهو هو ده مش عايزة سواب تصايرهم النبي ايوه عايزة سواب طبعا بس هو في هو فيه حاجة لي اختر خايف أه. أنا عايزة, عايزة رأيكم إلا أنا أقضى من خلاله قد إسمعي إسمعي خليكي مع الأستاذ عبدالخان أنا خايف أخبر ولدك اللي جاه أحدث تغيير في النفسية بتاعتك وفي السلوب المعاملة ما هي واضح نبالك لها مطالب جديدة أنت الأول ربيت اللي كويس أو ثلاثة التوأم والبول ولد وحاليا جالك ابن ليه حدث التغييرات ده كلها بعد ما جاءه الابن هل تعاوئ اهتميت بالولد أكتر؟ هل بدأ يحتجنوع من الفكرة؟ يبتون له هو عمل شق باسم ولد ابنه لا كبير. لا شيء لعدين فيها باسم ولد. ففبدأ يقول له طبيعة ابن شق آه يعني. هو هذا الشيء. مادية بعد الشغلة. الدكتور حمدي دخلت المادية. هي دي حتى أستاذنا برضو بيتكلم عنها علم النفس من في إطار المعاملة الولدية. المعاملة الولدية هنا يبدو إنه طاغي وسبب المشكلة هنا ما يسمى الاستقطاب عند الأولاد. في ب... في في موجود في أسر كثيرة جدا إن ال الوالد يبقى تبعه مين من الأولين؟ يا بس خد بالك دا تفسيرها أنا مظنش إن ده السبب الحقيقي عند الزوج لو الزوج اتصل بنا يقول لا أنا عمري ما غيرت من ولادي بالعكس أنا كنت سعيد لكن. هي بدأت لها مطالب وبدأت عيشني انه انه ده, هي ده دكتور نعم هي نفسها بتقر الحتة اللي انا بقولها ديت في انها هو بيغير من ان الاولاد بيعيشوا في افضل وظيفه مش في نهاية المكالمة قالت انه زعل مني لما انا طلبت انه يعمل شقه يكتب شقه يجيب شقه لبني زي ما كاتب شقه اللي احنا عايشين فيها باسم ابنه فهي تصورت الشيطان اشتغل لو توفى الله هطلع انا مش شقة لانها بتاعت ابنه انا ارجو بس اذا كان هنا الحالة هذه متوفرة اللي انا بقشير اليها ارجو انها تلغيها لانه ما يصحش الاولاد يبقى مين تبحث بمين يعني دي مشكلة جدا بتؤدي الى تفتيت الاسرة ومن الصغر كده الوالد لما يجيله الولد يقوله كذا وكذا يقوله اه اعمل كذا بس شاور مام بس يعني دي تعمل توازن وعند المرأة ده. كذلك الزوج يعني. فضل فضل فضل فضل فضل فضل بالعكس لما يكون اب وزوجته توفيت و جاءت زوجة الاب ثم بقتحنيين على الاولاد الزوج بيسعد ان الاولاد بيحبوها إلا إذا كان مش طبيعي إلا إذا كان مش طبيعي لان يختربهم مني شيء طبيعي واعتبرها أنا الاب إنه ما منها وهي هوا هي زوجة الاب ده شيء مش طبيعي ولذلك فرحة الأطب ان يختلف منه هذا ل... متنقض مع هالكلم اللي بقوله طيب. هو لازم يبقى يكون يكون في توازن نفسي في هذا الأمر نعم. وسوي جدا لكن و... نعمل برضو نوع من التوازن الثاني اذا كان بيغير من حتى دي ما يبقاش يعني طيب شكرا دكتور حمدي يا دكتور محمد الوقتي واضح ان ال... الناس عندها بالفعل باو مش هاسع. يعني بين فهم الدين الصحيح والحياه اللي بيعشوها وإنه لأسباب تفهى أو وإنه قضية الصبر وطلب ما عند الله عز وجل وفهم قيمة الدنيا الحقيقية الضئيلة وفهم الآخرة والحياة الأبدية والجنة ويعني فيها ما لا عين رأت ولا أزن والسعادة الأبدية بيخليهم يتصارعوا على أمور يعني قليل من الصبر لا يضر يعني كل الحالات اللي بتقال دي لو لو صبر شوية كان اكيد حتى لو هو بدأ مشوار خطوات في طريق الصبر ربنا مش هيخزله هيخفف عنه خليه تحمله الحياة تسير الدم بيحدث ايه هو بالطرف يصبر شوية وبعدين يبتدي لخبط يخش هو بقى في المعصية اللي تقول لك انا هجرت ودخلت قوضة وقلت له مالكش داعبية وانا ايه فخدت قرار وال والحالة التانية اللي تقول يعني انا حتى مش, مش مبسوط ان تقول كزاء يعني بتقولها بال كزاء آه. يعني قلتها قبل كده ب... فتقول ايه حبيل حضرت... لان لسانها تعود هذا متقولش عليه كزابه الا زا كان لسانها منطلط احنا عاوزينهم برضو مش مش عاوزين يعني عاوزينهم الناس تسمعنا تقوم تتألف قلوبها واللي عنده غلظة وعنده قسوة في قلبه تجاه طرف اخر تلين ويعني طلبا لما عند الله عز وجل يراد العباد اللي حواليه هو في الواقع ان الدنيا طبيعتها دار ابتلاء وان اختلفت هذه الانواع بتاع الابتلاء والصبر على البلاء مطلوب حتى تجد في القرآن انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعني انا ممكن حسب واحد عمل كذا اه ده يساوي كذا وده يساوي كذا انما بدي لهم اجر بلا حساب تصريح من عند الله سبحانه وتعالى وهو يملك هذا وبعدين تعالى حتى شوف من, من سمرات الصبر، المرأة التي كانت ياتيها الصرع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ادعو الله ان وعافيني فقال لها ان شئت دعوت الله فعافاك وان شئت صبرتي ولك الجنة شوف قالت أصبر ولي الجنة ولكن أبو الله لي ألا أتكشف حياتنا الجانب الحياة أيوة، أبو أبو الله لي ألا أتكشف نعم. شوف نتيجة الصبر أدى تعانى بقى، فابن عباس كان يقول لبعض أصحابه هل تحب أن ترى فتاة من آل الجنة؟ يقولون قال هذه المرأة السوداء هذه مظهر من مظاهر الصبر أو نوع من أنواع الصبر أدى إلى النتيجة كلنا بنصر للجنة. فاذا وبعدين ده صبر اختياري يعني هي وصلت لمرحله ان, إن الرسول هيديها الدعوه مش هيجيلها قرع الالم لما اختارت اختارت اختيارا الالفره اختارت الالم على ما دام نهايته الجنه, الجنة. ولذلك عايز اقول الشيت كمان حاجة. حتى كمان شوف الصبر ما شارعوا لهم من ربكم وجناتنا عرضوها السنوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقابل من الغيظ كوني أصبر وكذلك غيظ وأنا قادر على الانتقام إذن الابتلاءات متعدده في الحياة ولا تسير على وطيرة طيبة بالنسبة للكون كل واحد هتلاقي عنده مشاكل وانت أنا وعد هذه المشاكل ولذلك أيها اللي نستعين بالصبر والصلاة تبال سيادتك والصابرين على ما أصابهم آيات الصبر وردت في القرآن الكريم إن الله شوف إن الله مع الصابرين فإذا كان الإنسان بيبتلى في هذه الدنيا فهذا وضع طبيعي وإن اختلفت أنواع الابتلاء وعشان أرضى أبص واحدة زوجها هاجر وينفقش عليها وضرب اشتيه موطرد طب أنت في ببيتك ما بتروتكيش راجل منحرف عارف نسوان وعارف وعارف قرني شوفي غيرك فيها عندها مصائب اكتر وعندها بالاضافه الى هذا أمرأة. عندها كبد وكلى وكده وكده فيه لا انا سليمه صحيا وفيه مضايقات فاذا المضايقات التي تحدث للبشر جميعا هذه طبيعه الحياه حتى الرسل كمان ابتلهم الله لحكمة لا يعلمها الا الله والنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد لما دخلت حلقات المغفر في ودنته وقوم تكالب عليه وأي ابن كان في مكة ويوقع عليه القزراء وابن معاذ لما جاء خانه وهو ساجر وجاء بكرة تقتلون إن يقول ربي الله هذه ابتلاءات ابتلي يا الأنبياء قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم مات أولاده كلهم في حياته ما عاد السيدة فاطمة هذا ابتلاء أيضا لكي نرى ان القدرة وان الرسول صلى الله عليه وسلم احبه الخلق الى الله ابتلي ابتلي في اي شيء في عز شيء عنده واباده فانا بقول ان الدين طبيعتها الابتلاءات وان تختلفت من شخص الاخر والعلاج لهذه الابتلاءات الصبر عليها ليحصل على إن انما يوفى الصبير ونعجهم بغير حساب جزاك الله خير صحيح. معنا اتصال السلام عليكم السلام لبرداتي عليك. يا مرحبا ازاك يا دكتور الله يكرمك كل عام انت بخير وانت بخير ونتعليك باليومنا والبركات ان شاء الله وعلى جميع المشاهدين ان شاء الله حضرتك انا عندي مشكلة بس ارجوك ما تخلمشي قصائنا اللي اقولها لك اتفضل لي سمعينك حضرتك انا كنت ارملة من واحد وتسعين خمسة ثلاثة يعني من حوالي 18 سنة زوجي مات من 18 سنة وبعد 18 سنة وكنت صغيرة جدا وربنا رزقني ست بنات ولد علمتهم الحمد لله وعندي بنت من حافظه قران دلوقتي ومتخرجه من كليه اداب ومتجوزه زوجين زوجات حلوه جدا وكلهم اتجوزوا الحمد لله ومعي ابن واحد وبعد الامر ده كله ذهب لي ابن عمي عنده حضرتك فشل كلوي وعنده جلطه في جنبه الشمال وحضرتك عنده سبعين سنه وبعد ما تزوج اولاده ما كانش في حد بيقدمه انا ست منتقله فعشان اقدمه اتزوجته لانه ابن عمي وريال اخواتي وجوز بنت اللي كانت له كل حاجة فابني دلوقتي بقطعني خالص حضرتك نفهم من كده نفهم من كده ان انت تزوجتي بدون علم ابنك لا لا لا لان ابني, ابني ابني ابني لا هو بعلمه بس هو معارض بعلمه بس هو معارض يعني ايه مش راضي ما كانش راضي فانا قلت له يا ابني نخطب صواب ولد ابن عمي وما فيش اي حاجة بعدين انا عدت طمامتاشر سنة حضرتك بدون زواج وعلمتهم وكبرتهم والغوستهم ومفيش اي حاجة دلوقتي ودلوقتي هو بقاله سنة ونص ما شفتوش حتى الكلام بقى في التلفنادي وكل حاجة ما شفتوش هو كان رعيني انا مربيه وامل خمس سنين كنت انا الام والاب وانا غلطت بس اعملي دلوقتي لا انت بغلطيش بس بذل باعيان هو متزوج هو متزوج لسه خاطب دي بنخطب كان خاطب وفتح الخطوبة مم. ودلوقتي قوله شقته كل حاجة هو بيعمل موظف؟ ها حضرتك موظف وشغال وبيقبت مرتب كويس جدا طب انت ما روحت ليش تتكلمي معاه؟ روحت وغنبت بتليفونات و... لا لا لا, لا له وجهاً لوجه؟ مش راضي يقابلني خالص بيقولي مش هعمل شكل حاجة بس هموت نفسي لو انت جاتي لا روحي ما تخفيش مش هموت نفسي مش راضي يا لوكتر خالص لا روحي لو لا لو شايفك ش صلي ركعتين صلي ركعتين وروحي حضرتك رحت و... ورحت البلد وقعدت ومش راضي خالص ارجوك يعني اتكلموا خدتها على الشاشه هنكلمه هنكلمه بس انتي بس انتي انا ما... غلطت يا دكتوره لا ما تقوليش انت ما غلطتيش ما غلطتيش الراجل اللي انا معاه حاليا طلب مش انت اتجوزتي مش انت الجلوسه حد كان يرسل له ما تقوليش غلطت وبعدين اتجوزت انا ب... ده ابن عمي وبخدمه طب هل حضرتك الزوج اللي انا معاه دلوقتي قالت له بالطلاق وتعالي وانا ادخلك البيت وتعادي معاني عادي طلابت الطلاق مش راضي يطلقني الحج خالص وبلدت بين المين طبعا يوم ويوم بنروح نغسل كله يوم ويوم يوم ويوم ارتاح ويوم يوم يوم التاني يوم اروح معاه وانا ايده وريد له دلوقت انا اللي بقى ومونا اللي بقى حاد مونا مش عارفة عملي بات محتربة الاثنين بصراحة ارجوك تقول لي هل ده بتلها من الله اكيد ام ده مش عارفة مش عارفة اكبر بصراحة وكمان دخل علي رمضان قال لي يا طكس رمضان انا وولادي حلو قوي ومش هتصعد من بصراحه يا دكتور ارجوك طب اخو لا لا لو لا لو اخوان او اعمام قلبه فيه صراحة قلبه يا دكتور خالص ما حدش راضي يسمعك ما حدش راضي يسمعك بس واضح ان هو بيحبك يعني ايه لو رحتيله عارفه لو رحتيله روحيه وحضنيه روحيه وحضنيه مش راضي يا دكتور والله هو هي يتقبل حتى قالوا انا هجيب امك اهو جاي قال لي يا خالي والله انا طلعت عالسطوح بالموبايل ارمي نفسي من فوق بيهددني الكلاس مش هيرمي ما تخفيش يا رب يا دكتور فارجف يعني هل اسبر وهل هل اسبر الرجل ده ولا اعمل ايه ارجف تقول لي يا دكتور الله يبارك لك طيب يا دخل علينا سهر كريم ودايل لله يبارك لك يا رب ربنا يصلحوا لك استعيني استعيني ادعيله أصول. ادعيله وصلي ركعتين وروحيله ما تخفيش ومشيخنا لك بقى الصواب ا يا رب يخليك يا ربنا يهديه لك قول له حاجة قول له حاجة على الشاشه قول له ان انا امه حاضر حاضر وربيت التربيه طيبة جدا هتقول له يا دكتور يس حاضر وجزاك الله كل خير على حسن استماعك وربنا يخليك انا كنتها متوقع انت اخي احنا عايزين نقول لهذا الابن يعني ما هكذا تكون الامور اولا المفهوم الخطأ عند البيئة او بيئتنا او المجتمع الان ان المرأة اذا مات زوجها عيب او انها تزوجها اه عيب حتى برضو كمان بالنسبة للراجل اذا ماتت زوجته يقوم وعاوز يتزوج ولاده يقول له عيب عليك بعد السنة ده كله هو انت راجل عينك فارغة طبعا ده مفاهيم خطأة لابد انها تصحح فانا بقول لابننا هذا امك لم ترتكب حراما وانما تزوجت يعني زواجا شرعيا سمع به الجميع وحضره الجميع وأشهر كتب إلى أكل هذه الأمور وكانت نيتها فيه نية صالحة لصلاة الأرحام وإنها تحصل بعض الثواب من وراء هذا الرجل المريض فكونوا يسيطر عليه هذا الغضب ويفتح قلبه للشيطان درجة أن يؤجج الغضب إلى هذه الدرجة ويحوله إلى عاق والأم تبكي هذا البكاء وترجوه هذا الرجاء وهو الحقيقة يعني مصمم ويغلق قلبه نقوله اتق الله ورجع نفسك ويقطع الطريق على الشيطان وعد إلى الهداية والأم لا تكافى بهذه المكفاة بعد هذه التربية وتكونك تسلم نفسك للشيطان لرغت أنك أنت تنتحر وتموت على هذه الجريمة ويبدحل ليه عشان امه هتجيله اه نعم ده, ده, ده مشكلة كبيرة جدا يبه هذا الابن لا يحكم شرع الله آه ولا يضع احنا ربنا عكمه احنا بنقوله مره. روح شوية للمسجد اقعد يا ابني في المسجد شوية شوف احد العلماء اجلس بجنبه احكي همك اللي انت اللي مخليك وصل هذه الدرجة واسمع نصائح هذا الرجل الطيب من العلماء لا شك انك هتجد خير كبير وقلبك يعود الى صلة الرحم وبر الولدين برضو اتكلم بس بعد المعنى اتصل دور الاعمام والاخوال وهو هنا بقى اتكلم على اصلاح ذات البيت نعم. انا متصور لو الاخوال والاعمال جادين دين ان يريد اصلاحا مش معقول حالة انا مش متصور ان هذا الابط يعني يصل لهذه الدرجة نعم. طب حتى مش ضروري يعني ما بلاش في قطيعه يبقى في نعم. معامله ولا ده مال اللي هتيجي دي ديت دي انا ليا تعليق خاص الواحد جعان ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اتفضلي سمعينك كل عام وحضراتكم بخير وانت بخير كل عام وحضراتكم بخير انت بخير انا انا انا مش اعلى المشكلة حضرتك بس انا اللي هي مدخلة ولي سؤال بعد اذن كتبتك انا عايز اقول ان مشكلة الرجل ان وفاهم كويس اوي ان هو جنس المرأة ونرهم ومشكلة معظم الرجال حضرتك حضرتكم إن, ان الرجال كتير منهم او لافقه هنا من كتاب الله اللي اياتي التعدد والقوامة ويريد يسهموا ليه ربنا حكم التعدد وليه وإيه معنى القوانع وإيه, وإيه القوانع إنها إحتواء وإنه أنفاق وإنه حاجات إكيرة قوية مش عضلات دي مشكلة معظم الرجال ولو كل واحد اتقى ليه في دوره الست في دورها وارجبه في, دوره في دوره في الحياة هو ده الحل فيش حل تاني اتقى الله وليه سؤال بعد اذن حضرتك الدكتور محمد كان قال على المرأة إن الواحد ما يتكلمش فيه حتى لو كان على حق رسول الله السلام قال ان اتكلم بمر الحق ولا نخشع بس خدي بالك الرسول اللي قال واللي بلغنا الدكتور محمد لش هو اللي قبش رأيه والمرأة في امور الدنيا مش كدي انا عايزة اربط بين الاتنين انا عايزة اربط بين الاتنين معي حضرتك اني اتكلم بمر الحق ولا اخشع في الله لو ما تلقم والمرأة ما جدلش فيه حتى لو كان على حق وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا يا خلصت بين الحق وبين الجدال بقى اتفضل في امور الدنيا دي الدنيا هو ده اللي منه عنه انما في امور الدين لما اجي اقول القصر بتاع الصلاة ده واجب ولا مباح لا ده مباح والدليل كذا وكذا لا ده الحنفيه بيقولوا واجب ده ابن حزم بيقولوا واجب لا تعال دليل ابن حزم ده مرا في يعني جدال في امور الدين نصله الى الرأي الحق والميل بالدليل وبعدين بقول ترك المرأة وان كان محقا يعني ما يجي واحد يتكلم في امور الدنيا وهو على خطأ لا دا كذا وكذا هندخل في جدال وانت خطان دعنا, دعنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن المرأة لما التقوم بيجدلوا الصحابة وقرد ان المرأة كذا وان المرأة كذا وان المرأة كذا كتير بس لا. انا مش حافظ الالفاظ التي تفيد هذا المعنى لكن موجودة في فتح الباري نعم. ونهى عن هذا فالمراء العلماء قالوا المراء في الامور الدنيويه انما الجدال بقى في امور الدين لنصر الحق لا شيء في هذا نعم دي نقطه فاذا علي قول الحق اذا كان في مظلوم وبنرفع عنه الظلم اذا كان شهاده او شهاده انا ما بمريش ما زيخش تحت المراء اه لا. انا امر لا بتقول اقول الحق المالوش دعب المرء اطلاقا لان انا بقول الحق لان انا مش هشقطها حق لان من يعني من ظلم عنده انسان وكان يستطيع ان ينصره وما ما فعلش ازال الله الله يوم القيامة على رؤوس الاشهاد لا ده لازم نقول الحق اما بالنسبة لي تعليق بالنسبة لا. للولد العق. اولا الزوج ده وامه تزوجته لا ما مقربة لها في اي شيء من, الز... من الزواج من الزواج نعم. ده أي راحة ده هي محسنة نعم. لتخدمه لأنه ما فيش أي حاجة ده, ده إنسان جانب اجتماعي أو إنسان ما فيش لا يرجى منه خير نعم. ثم إن الزواج من حقها وهذا الولد بلغ منتهى العقوق لأنه أختصر على يتيه لما ننصر في القرآن نقرأ ولا نتدبر ووصينا الإنسان بولدية حملته أمه وهنا على وه شوف وفصاله في عامين بيذكره بالحالات التي كانت تعانيها الأم وهي حامل وبعدين شوف أيام الرضاعة كدت يبقى المغرب يدي النساء الرضاعة يعيصوا بفجرة رضاعة شوف بقى قرن شكره سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير يعني خلي اشكر كويس لأن مرجعك هذه واحدة سميا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا طيب إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهم أف كلمة أف اللي ما فيهاش إلا أبسط أنواع الإزام منه عنه فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كناية عن التورز الطائر إما بيجيب الحب ببقه ويأكل فراخه ويعمل ببنحة علوم من باب الحنية الى اخر الايام والحديث المشهور بتاع الصحابي اللي ينطق ينطق بالشهاده قال لانه بيجيب الفاكهه ويروح لمراته الاول ومبعتوله بمجرد ان الام مش راضيه عنه مش قادر هيبقى في ايدها السلطه معهم عليه ما اخذ لا لا, لا ده موضوع عليه ما اخذ لا موضوع, موضوع. خلاص الحديث في قاعد مرات وبعدين الجنة تحت اقدام الام لا يدخل الجنة عق لوالدين رضى رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين كل هذه الحديث والآيات القرآنية والآية اللي بصورة الأحقاف وحمله وفصله ثلاثون شهرة كل ده لم يؤثر فيه كمسلم ويعترض على شيء لا يلحقه منه ضرر ما هو اما امرأة تروح الشيخ بمواحد الشتان مريم الشيطان راجبه لأنه هو بيحرم حلال اللي هو الزواج وبيعمل بيمارس حرام اللي هو القطيعة وبعدين بيحل الحرام تاني اللي هو عاوز ينتحر بمجرد الناسجرية مرتحار جديد ومعنا سوري. اتصال ثاني لاتصال مهم لانه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه يا امحمد احنا ظلمناك ولا حاجة <تصفيق> لا ان شاء الله ما ظلمتني امحمد اللي قالت ان إيه. هي مع زوجها 17 سنة <تصفيق> ولم ترى منه خيرا قتل لا لا لا, لا. يعني ما اقول انا ما ازكي على الله سبحانه, سبحانه. وتعالى لا هو طيب في بيته طيب في <تصفيق> اولاده <تصفيق> بالصراحة عبدالس انت قلتوا 17 سنة لها ولا هدية في امور بياخذها من القرآن كويس في امور بياخذها من القرآن صالحة لي في الدنيا ما بياخد بقية الامور اللي صالحها للمرأة او للبيت م. زي ما الاختة التي قالت يعني انا عندي بالنسبة لزوجي لما المقول اكتر خياناته انا عندي جبت واحدة كان يحب واحدة وجبت له هي من كنت ما هو واحدة لوحده. بعدين زوجي مش مع واحدة مع كذا واحدة جبتها لعندي ليلة البيت وقلت لها انا موافقة ان انت الزواجي انا بالنسبة لي عندي الثانية ولا الثانية ياخد وقتها ثانية وما يمشي في الكلام اللي ماله داعي فناس رؤيت لما يكون خارج من البيت في بيته ما يتعثر ولا يلبس وانت بحين عقاس على الشيخ لما يقول يعني شوفي امور ناسك يمكن تكون انت مقصر الشيء لما هو في برا يخرج يقول لك انا زي الرسول احب الطيب وحب النساء ليه ما قال انا زي الرسول كويس في بيتي في اولادي في تربية اولادي في مصالحهم في وا وا وا وا عليكم انتو خير ذا عالمين بالامور دي كلها هل هذا يعني الرجال بالنسبة للرجال حافظين ايات من القرآن او من حديث صالحة لانفسهم اللي مش امورهم بيها مش حافظين ايش اللي يبغوه للزوجة او يبغوه للاولاد انا ما اقول انا ما اقول بالعكس انا ما اخيره على الله سبحانه ونبوتك لو اترسوا رجال العالم قدامي والله والله ما انظر لأي رجل غير زوجي بس هو فين فين مكانته احنا انا و اولادي فين مكانته بالنسبة لنا انا عقرت على كده لانو الخطط غطأ اقوله فاش رأيت بس كلمة واحدة ورغم مني والله والله مستعى اني انا اقول الكلام هذا لما يدخل الزوج على زوجته وهي متصلحة في احسن حال يقول ان لو سمحتي بسرعة لو تبغي شيء انا تعبانه ولا وابغى انام وعندي امل هذا يرضيك احنا احنا في عالم احنا عايشين في عالم حيوانات احنا باجانات صح لا لا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام أو اولا اولا احنا, إحنا نعلق ثم نبدأ بقى في انا قلت عاوزين نتكلم في اصلاح ذات البين إن الناس الان اما متشاجرين واما متفرجين وربما تتر... تتبدل ادوار يعني لا. المتفرج على بيوت في حالة اخرى هو ايضا متشاحن ومخاصب وقاطع تابع تابعنا نعلق علي أولا, عل... اولا هو قوله مثل هذا الرجل ان النبي قال حبب اليه من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فلو قال هذا لكان فاسقا في قوله فاجرا في قوله وتجرئا بالباطل على اطهر الخلق النبي حبب اليه من دنيانا الطيب والنساء في الحلال نعم وليس في الحرام نعم إن رجلا قال أمام الإمام مالك أنا أمي كرسول الله صلح. فأمر مالك أن يضرب عشر جلدات مم. فقال يا هذا اميه النبي فخر واميتك كجبل فأن يشبه نفسه وهو مرتكم بالحرام لسيد الخلق هذا فسق مم. وهذا دليل على أن إيمانه يكاد أن يخرج من قلبه حتى وإن صلى وصام. ده ده جريمه مكره احنا عايزين نذكر الاخت لان هي دي اللي قالت إن هجرته ورحت حجره تانية ما دام هي اتصلت نقول لها بقى ترجع لحجرهه وتستفيد من قصتك زوجها تحول من الفزق اه, آه إلى, الى خدمة الدين وبيبوس ايديها ورجلها الدكتور محمد وغيرنا ذكرنا الصبر والكلام الجميل ده ربنا ذكر تلت جمل باجمل جمال صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل إذا وإحنا عازين بقى على الأمور في هجر جميل هجر لا أشعر ال من أهجرته أني هجر الله وصفح جميل فلا أمل عليه وصبر جميل فلا يرى في وجه غضاضة مع الصبر والثلاثة على فكرة يحققوا هدفنا طبعا مش هبة في شحناء ولا في خصام ولا في قطيعة لا بس أنا حتى اللي هاجر لأنه نفسيا على ما بعد شوي على ما نفسيته تصلح لكنه مش مش مقاطع شوف الدكتور عادل في حاجة خطيرة جدا بقى احنا كلنا ربنا يبارك في الجميع نحوم حولها ولا نبين سبب المرض سبب المرض اجهزه الاعلام السيد سي وس احمد والافلام الباطلة اللي أخ... علمت الرجولة علمت الذكور ان يكونوا نماذج مثل هؤلاء الفسقه كان زمان لما يكون في واحد فاسق في بلدنا بيجي يبيع في القاهرة ويروح الاسبكية في بيوت الدعارة اهل القايمة ما يعرفوش عنه حاجة الآن كل قرآن نظرت إلى بياع الأطن اللي يخش الأزباكية لبيوت الدعارة السابقة المرخصه وعرفت هذا الأمر نشرنا الغسيل اللي أوسخ بالوسافة مش الوسخ بس ده الوسخ بقى أي جوة ده الوسخ بقى إحنا بننشر القصص ونؤلف التمثيليات ونقدم النماذج التي ليس فيها خير للمجتمع اللي علم الشرق طب خلينا احنا نقدم الإعلام اللي بيصلح بين الناس ما هو ده الجبال عندكم آه معنا اتصال وهنرجع لك عشان نشوف هي تعليق طب بس معنا اتصال وهنجع لك السلام عليكم علو يا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه ايوه حبيب. انا ام فاتحي ويعني ام عزوجي وعايشة معي وكنت عايشة معي بقالي تلات سنين وهو يعني كل ما اجي اعمل معاه اي حاجة ك... يضربني ويبهدلني ويشتمني وعلى طول صب زين في بقه وحتى مامته بتسب لها بالزين واخواته يعني وهو بصراحه بيصب مخدرات يعني لسه حاسيس ممكن يجي له 4 الفجر انا واحده منقبه وكنت... وهم قالوا لي الاول اللي هو ملتزم من هو بلده يعني يعصب منه هو متخرج يعني من الازهر يعني طلع اعدادي ازهر من ال... اللي, اللي قالولك من اللي قالولك لك اخواته الاول اخته هي اللي جت وقالت لي كل ده فانا تقدمت وعشت معاه ويعني و... و... انا دخلت ما قعدتش مع اخته بيامه هم يا سبع شهور فما قدرتش يعني اعرف بعد الجواز يعني بعد اربع ايام مسكني راح ضربني ضربني بالحزام عشان بس بص... زيد بس اتكع مع كرسي قلت له يعني هو ما فيش حاجه همصحو كده راح ضربني انت ازاي تعلي صوتك انت ازاي قلت له انا ما علتش انا بقول لك همصحو يعني بايت استحمل شتمته وكده وكنت بقول لا على اي حاجه واضح ف... من الصوت اللي إن انت معاكي يا او معايا طفل طفل واحد بس منه وانا دلوقتي هو يعني الشهر اللي فات لا اللي قبليه من شهرين مسكني ضربني عشان انا ما نشرتلوش بس المنطرون وكنت مريضه كنت مريضة كنت جايه من عند الدكتور ومريضة وغسلت وما بس الغسيل فجأه بقى من بره ضربني ويعني بال بالخذاء ضربني بقى ويعني قعد ربع ساعه يضرب فيا وانا ما صوتتش ولا عملت حاجه و... وقعد له حرام عليك طب سيبني انا هروح لاهلي يقول لي لا مش هروح يا انا هسيبك لازم اموتك لازم اطلعك من البيت من يعني اهلك ميت طب ليه حرام عليك وبعد كده رحت ناديت على مرات عمه و... الحقيني هاي موت بسرعه في ايديه و... ويصحيني وعايز يضربني تاني واياخد ابنه وخديه مش عايز ابنه يشوفني وانا بتضرب يعني انت خايف على ابنك مش خايف عليا اقول يعني انت مش خايف عليا يقول لي لا انا مش عايز كده مش عارف ايه ويرجع تاني بعد اما اخواته اهله يسلموه يقولوا لا انا عايزه انا عايزها انا عايزها جو هم جو جونا يعني هنا اربع مرات يعني كل شويه يتصلوا بالتليفون وهو اخذ الولا قعدوا معاه اسبوع بعد كده رجعوه تاني فانا يعني تعبت معي حتى هو مش عايز يتصلح اتصل صلي انا مش عايزه اتصل لي انا حر يعني يلي شربة اربعة لفاجر يصحيني من النوم اعمليلي حاضن ماشي, ماشي و يعني كل يعني مش مأثر معاك في حاجة بس انا قلت له لا انا مأثر معاك في حاجة اروح اشتكي الاهلي مش عارف اشتكي الاهلي مش عايز يتكلم مش عارف يعني اه مش نوعي حاجة غلط يقولها الاهلي اهلي بيقولوا احنا لو بتنا غلطانة اصلا ما رجعوني مرة واثنين وثلاثة كل ما يبقى في مشكلة بابا يقول له ماشي انا بابا طيب جدا ومش بتاع مشاكل يعني مش عارس عامل معاه ايه وإحنا دلوقتي إحنا رفعنا عليه قضية اللي هو يطلقني ومش عايز يطلقني برضا هو يقول إحنا مش شاء محكم وانا حسيبك متعلقة أنا صغيرة لسه عندي الشنسان مش عارفه هو عايز مني ايه بصراحة وانا استعملت معاه ياما ومش قادرة كمي وقلت أصبر أصبر أصبر جايين على ستات قوي يعني كل حاجة الوحدة كل حاجة الوحدة لا احنا جينا على رجاله مش جينا على ستات لا اصل الراجل انتوا تقعدوا تقولوا واحده اصبري اصبري يعني اه اما نقولها اصبري بقينا عليه لا مش مش فاهم قصدي انا ممكن استحمل مرة واثنين وتلاته وضرب ضرب ضرب طيب شكرا يا ام فاتي اظن الراجل اللي يضرب مراده ده مش راجل يا دكتور حمد ولا, ولا راجل ذكر ولا ذكر حد ولا ذكر المفهم الذكوره مسيطر بس انا ليه تعليق بسيط على الاخ الـ الـ الابن العزيز اللي مقاطع أمه ده وخاصة في دخول شهر رمضان أنا بدعو كما يدعو رب العزة سبحانه وتعالى ودائما يدعون رب العزة سبحانه وتعالى في معظم الآيات القرآنية وينتهي بها أ تتدبرون تتذبرون تتذكرون أ فلا تتفكرون دعوة لأعمال العقل والحقيقة ان اعمال العقل انا شايفه في زماننا ده انه هو بقى ينتمي الى الجانب الانفعالي وليس العقل المعرفي زي ما بنقول في علم الناس فقرنا بدعو هذا الابن ان يتدبر الموقف فقط يفكر, يفكر في حيادية بعيدا عن انه طرف فيها موقف موقف يسمعه زي ما سمعه الان ويسمعه اي حد ويفكر فيها تفكير موضوعي عشان يتوفر قدر من الموضوعية لازم يكون حيادي ليس في طرفي ويرى امه هل سعت وراء وراء شهوة للأسف الشديد حتى ابدا حتى هذه ليست مخفر وحقيقة الامر انا عايزه ينظر الى حاجتين انه عقل الام وهذه عقوبتها اعتقد لا حد مقررها من قضاط الزمن ده ولا حاجة ده قاد القضاها اللي مقررها الحاجة التانية المهمة ان ينظر الى انه فقد ان يقف بجانب المحسنة يعني الام المحسنة دي لو وقف جنبها كان خد من الحسنات بدل ما بياخد سيئات وعداد السيئات شغال ما بيقول استاذنا حاجة التالتة انا ارجو ان يعود الى امه اسبوع واحد ومش هيخسر حاجة يعود يحتضن امه اسبوع واحد ويرى هل هناك خير فرق ما بين قبل وبعد ولا لا شكرا جزيلا شكرا. طيب احنا وقتنا قربنا على النهاية او انتهينا بس احنا يعني الموضوع م. يعني فعاوزين نخاطب الكل في ان احنا يجيب ان احنا نهب ونصلح ذات البي لان احنا زي ما احنا الحالات اللي عملت تتصل بينا وبنسعى وبندعو ان ربنا يعني يراقق هذه القلوب القاسية ويعني يعيد العقل لفاقدي الصواب ويعني الجاهلين بالحقيقة والاخره فعاوزين نخاطب الناس عشان تهب في ال72 ساعة ناقصين من هنا الرمضان اللي مخاصم يصالح بنفسه وانه كل انسان بينظر حواليه ويشوف مين المتخاصمين مين المتقاطعين ويبذل جهد لانه الاجر كبير و... وقد قيل انه افضل من الصلاة وال... والصوم يعني افضل من الصلاة افضل من الصلاة اقول ان سيادتك بتقول الاجر عاوز اخد ايه بس ده خير في كثير من نجوههم إلا, الا من امر بصدق ده من امر بصدقهم او معروف او اصلاح بين الناس نعم لغالي كده الامر نفسه ال... ال... الناجوة والكلام اللي بيحصل مفيش خير الا في الامور الثلاثة دي فمن اقدم عليها امر ما فعلش لسه نعم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله مم. فسوف نؤتيه اذر عظيما يعني من يفعل هذه الامر الثلاثة وبينها بينها اصلاح ذات البين ياخذ اجر عظم بعض المفسرين قال ان هذا الاجر هو الجنة مم. يبقى اذا الامر باصلاح ذات البين لك ثواب عليه لو امرت فقط نعم. فاذا باشرته ونفسته يبقى لك اجر عظيم وهذا الاجر شوف لما تنقى اجر عظيم الاجر هنا لفظ الاجر منكر والتنكير هنا للتعظيم لتعظيم الاجر ووصف بالعظمة والتنكير ايضا صفتين اثنين بانه عظيم ومنكر ايضا والتنكير هنا يفيد التعظيم للامرين نسمي طيب اذا كنت انا وهمشي في طريق الصلح بين الناس هيبقى للأجر دي فلماذا لا نسعى جميعا وعنة زي سيادتك ما قلت قبل كده العسر جنيه اللي بتنقص من البنك واده مش عارف طيب انا طيب, طيب احنا كلنا بنسعى للجنة حاوزين نجري على الجنة ماذا بابا هو يوصلك الى الجنة يا اخ ما تصلح بين ديه و دي. بس فانا عايز اقرر هذه الحقيقة لترسخ في ازهان الناس ان الامر بيصلح ذا في البن ده له السواف اذا نفذه وانبه لهم سواب عظيم بعضهم وصفه بأنه لنها وعموما من سواب يعني الإصلاح أن ربنا رزقنا بشوية وقت إضافي لأن أخبروني الوقت أن الوقت تحول الساعة 11 في مصر حولي بـ 11 التوقيت وإحنا من حقنا نستمر للساعة 12 فلسه قدامنا ساعة جت لنا منحة اللي هي ساعة عشان نستكمل مشوار إصلاح ذات البين اتفضل يا دكتور يسري بداية ان نتكلم هو بالفعل اصلاح ذات البين دي مهمة دينيا هل هي عبادة هل هي يعني انا ممكن مش هكي يقول لك الجماعة دول مزودينها هو افضل من الصوم وافضل من الصلاة وافضل من الصدقة أيوة. التلاتة دول اللي بيدخلوا الجنة حدف نعم <تصفيق> نعم. وبعدين انا اصلح اصليح بين اتنين متخانقين واروح مشوارين بينهم اجري افضل من دول حقيقه نعم. هو طبعا احنا لما ننظر الى الاسلام كيف بنى شخصيه المسلم فحجبها عن السلبيه القاتله التي تضر به وبالمجتمع واخذ بيده الى الايجابيه في الامور كلها ومن بين هذه الايجابيه لدى المسلم انه <تصفيق> يعني لما يشوف سبب للخلاف وللشقاق ولتقطيع الارحام او تقطيع صفوف المسلمين لا يسكت ولا يجوز له شرعا انه يقول انا ماليش دعوه خليني بعيد بلاش وجع دماغ الناس مشاكلها كترت انا مانيش فاضي انا ما عنديش وقت انا, أنا زهقت من, من الخلق الخل لا الايجابيه هنا تقتضي الكلام اللي قاله فضيلة أستاذنا الدكتور محمد أنه يأمر بالإصلاح ويجمع معه المصلحين ثم يبدأ بالفعل التنفيذي فيحول هذا الشقاق وهذا الخلاف إلى وفاق هذا العمل الإيجابي بلا شك بيحتاج إلى احتساب يحتسب وقت ويحتسب جهد ويحتسب يعني اعصاب وربما تمامات واحد يقول انت انت محادثه انت ظالمني يحتسب يحتسب الصبر على الحق يقابله لانه في كلتا الحالتين هيسمع بعض ما لا يحب لو بس الاجر كبير الاجر بتفكر. كبير هو هو احنا عايزين نقول للناس الاجر عشان نقول لهم احنا عاوزين نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه لما قال ان اللي ماشي في إيه إيه إيه اصلاح الاصلاح بين المتخاصمين فإنما يمشي في خريف الجنة يعني طريقه طريق معبد مملوء بالريحين مملوء بالعطاءات وهو يخطو خطواته للإصلاح بينه ده يعني أنه دخل الجنة, دخل الجنة اللي, اللي فضلت الدكتور قال فقد فاز فوزا إيه عظيما خريف الجنة ماشي في عطر الجنه ماشي في ظلال الجنه دخل هذه الجنه ليه لصبره واحتسابه آآ آآ الامر اللي عايز اقوله كمان ان في هذه الايجابيه لابد ان يوطن نفسه على تحمل الاذى ان حكم لمن في اليمين اللي في الشمال هيقول له ظلمتني والحكم لمن في الشمال اللي في اليمين هيقول ظلمتني فهو في كلتا الحالتين سيسمع ما لا يحب فيصبر ويحتسب وكفاه ان هو بذل الجهد محتسبا عند الله سبحانه وتعالى وصبر على هذه النتائج ولا شك ان هذه الايجابيه من الامور التي تؤدي الى ان يكون المجتمع في قوه وان يكون مجتمعا متجددا لا تترك فيه الامور حتى تصل الى قطيعه, قطيعة الى مشاحنات بل الى اقتتال فيما بعد ذلك والإنسان اللي بيسكت على فساد ذات البين ولا يسعى للإصلاح ده شيطان اخرس لأنه سكت عن كلمة إيه الحق ولا يظن إنه هو نجا لأنه المجتمع حينما يفسد وحينما تتقطع الصلاة وحينما تشتبد الفتن وتشتبد المشاجرات حيجع له في يوم هذه النار هتحب عليه في يوم وحتلسعه في يوم أو تحرق ثوبه وتسبب له الأذى في يوم لهذا حينما يتحرك لإصلاح ذات البين يأخذ هذا الثواب ويأخذ هذه الجنة ويمشي في خريف الجنة ودي مشاهيات النبي عليه الصلاة والسلام حرص كما حرص القرآن على إنه يدفعني ويدفع المجتمع إلى إصلاح ذات البين وإني نفزل جهودنا ونصب جهودنا في هذا المنوال المشاهيات دي لا شك إن لها جانب تأثيري يمكن الدكتور يحبثنا عنها في الظلال او النتائج النفسية اللي تدفع الانسان انه يتفانى من اجل هذا الخير شكرا دكتور يسري اخوانا المشاهدين فاصل وسنعود اليكم عاجلا ان شاء الله استاذنا استاذ عبدالخلق يعني الايات اللي سمعناها يعني اظن لو طبقها العالم كله الجزء بتاع ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوات كانه ولي حميم وده الحظ العظيم اظن هتتحل مشاكل البشريه كلها الدول والاطلنتي والناتو وروسيا وفلسطين واسرائيل وحماس وكله ازاي نفوز بهذا الحظ العظيم ونحقق هذه الايات الكريمة ونربطه بالصلح والآية برضو بتقول والصلح خير والصلح كله خير على مستوى الافراد وعلى مستوى المجتمع على مستوى المتخاصمين وعلى مستوى المصلح وعلى مستوى المجتمع ككل فبين الصلح خير وبين ادفع بالاته احسن حدثنا احسنت في معرض لما نتخيل الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صغير وجده صلى الله عليه وسلم يحمل ثم يقول إن ابن هذا سيد وسيد شباب أهل جنة ولعل الله أن يصلح به بين فئتين يعني شوف الربط من سيد شباب أهل جنة والميزة العظيم اللي تضاف إليه أن عن الخلافة لمعاوية حتى تذهب الدماء وتحفظ وتصام. لما نظر ان الحسين ابن الحسن أخطأ في ابن عمه علي زين العابدين ابن الحسين وأخطأ أمام جماعة من القوم وبصوت مرتفع وذهب كل منهم إلى داره. وقبل أذان الصبح وقت فإذا بعالي زين العبدين يطرق الباب على الحسين بن علي فظن أنه جاء ويرد له فقال له يا ابن عم إن كان فيه الذي قلت فاسال الله أن يغفر لي وإن لم يكن فيه الذي قلت فإني أعفو عنك لما نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيتحك وفي أحد النبيات حتى انقلب على قفاه فقالوا مما تضحك يا رسول الله قالوا لجنين امتي بين يد رب يقول له اعف عن أخيك يقول له اعف عنه يا رب عن اخيك لا اعف عنه يا رب شيء صعب شوف كلام ربنا بيرد عليه ازاي فيخرج الله له شجرة من الجنة يشم راحته شوف الجمال بيقول يا رب دي من دي صديق ولا اي نبي ولا اي رسول ولا ايه ده الله ده ريحته انا كمان ايه ده قلت عفوا زيد شوف العفو شوف الرحمة دي في كلمة يا فكره جميله الا احد العلماء قال يا شوف خلي بالك من الكلام صاحب العفو ينام مرتاح انا مسامح نمت مرتاح وصاحب الانتصار ينام يقلب الامر طب لو ضربت عمل فيه ايه الانتصار هنا يعني الانتصار في هينتقم يعني يقعد يقول عمل ايه طب اعمل ايه طب ولو ضربته ممكن يحل الغيط طب لو عملت في ابنه ومامو مراته ممكن ده بنت متجوزه عنده ممكن يطلقها يقعد يقلب لان هم هو عاوز ينتصر لنفسه عاوز ينتقم لنفسه فجاب نفسه هم فكميه هم كبيره ينتج عنها الارق والمرض النفسي والعصب والرعاش العصب ويجي له بقى مرات بقى لا من لكن صاحب العفو بقى لا بيرتا ولا حد يقدر يكلمه ولا حد يزعله ولا حد يبع عليه لأنه في حظيرة الرحمن أدخل نفسه هنا في العب الكبير الواسع اللي فيه بحبوح فالعفو بعض الناس يقولها العفو ضعف بالعكس ده ملكة في عفو ده هو في يده الشيء ده بالعكس تم ممكن يده عليه بلاش أمام الناس لكن اللي بيعفو ما بيذعنون الله يدعو عليه فالعفو قوة شخصية وكرامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب من شيء إلا لأمر هو حق لله فيغضب لله فيها مثل نفسه أبدا ولذلك ما بعنتوا لعانا ولا شتام ولا صخام بالأسواق ولذلك يعني المرضى على اثنين لما واحد يقول لعدل قالوا يحكم فمن يعدل إلا معدل أنت تتكلم زيها يعني, يعني ما قالوا بأن كان ابن عمتك يا رسول الله يعني من غاضب لأن هو لأن وصف عدم العدالة لا يا ليه ضد ضد نبوة <تصفيق> يعني هنا الغضب ولذلك شوف الأدب الجميل شوف الأدب الجميل لما أخو يوسف رجعوا إليه وكانوا رموه في الجب وعمل وعمل وعمل, وعمل لم يزكلهم بحشمة هذا قال أخرجني من السجن واجابكم من البدع تقول البئر يسيبك منه في تجريح الجمال وده ينبع من الشخصية المسلمة أساسها إيه بقى دكتور عاطف حقيقة أنا بقولها دايما عشرات مرة وقلتها مرة معاك الإمام أبو حمد الغزالي عنده كلمة حلوة جدا داخل مزاجي قوي مربعة في الماري قال وسبب كل خطيئة من ابن آدم اختلال معرفته بالله وبنفسه وسبب كل صلاح لابن آدم حقيقة معرفته بالله وبنفسه بس ما فيش غير كده تعرف ربك حقيقي إله متفرد عظيم قاهر جبار يعني لا تأخذه سنة ولا نوم وطلع العالم هو إلى آخرة وعرف إنك أنت الجهول الظلوم اللي إله وإله هينبني كل صواب عارف مش هزكي أزكي مين هزكي الجهل ولا الضعف هزكي ما يعني أزكي الماء اللي جاي منه هزكي ما أنت شوف نفسك معنا اتصال اه, اه انا وسام في السلام عليكم السلام عليكم قطع الاتصال نلجئ بقى للدكتور حمدي نعم احنا كنا بنتكلم على انه الفكرة الصلح خير والسعي والايجابيه اللي اتكلمنا عنها الدكتور يسري انه ديننا مش سايبنا مش سلبيين لا ده احنا ايجابيين وايجابيين بفاعلية ببحث عن الصمار واظن عارفين كلنا بعض او نذكر المشاهدين ان يريد اصلاح ان يوفق الله وبينهما سيدنا عمر اعتبر الفشل في الصلح قضية خص المصلحين يعني من كتر ما هي قضية جزء اصلي من ديننا وانا ما اظن لو جماعة بتوع حقوق الانسان جوم يدرسه ويشوفوا بس النقطة دي عدي ايه الحرص الـ الـ الـ الشرع الاسلامي على يعني السلام الاجتماعي كله ياخد حقه الضعيف ينصر لانه وانا ما هصلح هعمل ايه اللي مع حقه ضيع برجحوله لانه بصلح والضعيف بنصره قدام القوي لانه ما هصلح له نتائج طيب من الناحية النفسية والناحية الاجتماعية نتخيل لو الناس المشاهدين اللي شايفيننا كلهم هبوا الصبح كده الجمعة اجازة وخدوا جمعة وسبت وحد الثلاثة يام دول اصلاح ذات البل وبنية جيدة وبدأوا من يصلحوا المجتمع تخيل حضرتك كده بس لو نص المتشاحنين اتصلحوا ايه السلام الاجتماعي وايه البركة اللي هتتنزل علينا والرضا بتاع ربنا اللي جاي وناسها هتهدى بهذا الامر وتفوز برمضان صحيح والفعل هذا الامر له اجر مماثل لكل المتصالحين نعم. انا بس بستأذن حضرتك اني ارجح شوية صغيرين لكلام استاذنا وتكسيمه لاصلاح ذات البين وضيف حاجة صغيرة اعتقد انا, انا كنت بسمحها وحططها نوع من ال ال ال ال المحك والمعيار لإصلاح ذات البين ده اللي هي إصلاح ذات البين كالجهاد في سبيل الله هذه حقيقة يبقى فساد ذات البين معناها العكس كمن, كمن دعية إلى الجهاد في سبيل الله مع رسول الله ورفض يعني عايزين قيمة أكتر من كده لإصلاح ذات البين اما من الجانب النفسي والاجتماعي فانا بقول لحضرتك على ال... ان اصلاح ذات البين دي ومكانتها دي مش مش مش مطروقه هراء ولا عبثا ده تماسك مجتمع يعني وربي سبحانه وتعالى تمام والشرع كله ذلك تجد التوجه الرباني في القران الكريم نحو تماسك المجتمع انا الصلاة والصوم يمكن ان تفيدني انا شخصيا تمام لان انا بروح اصلي لله سبحانه وتعالى لفايدتي الشخصية مش لفايدة ربي لو نفهمها كده تمام لفايدتي انا لأكون بدل نفسي شحنة وطاقة اقول انا على الطريق زي ما بنشحن الموبايل بشحنه بالصلاة والصوم كذلك اصلاح ذات البين لو خدت منهج من مناهج حياتي تمام شوف الصواب اللي فيه وشوف مكانتي هتبقى عند الله ايه لا ده انا بقول بس حتى لا نفرق ده المشكله دلوقتي ان انا بتعمد افرق يعني دلوقتي ساده في المجتمع امثال شعبيه كثيره جدا تمام فرق تسد مين اللي يسد المدير رئيس العمل وهذه لما تيجي للحته دي تلاقيها شخصيه ضعيفه شخصيه مستكينه تمام المدير ورئيس العمل لابد ان يكون شخصيا مستكين وعشان هو شخصيا مستكينة لابد قانون الشكل والارضية في علم النفس يلعب دوره يبقى هو شكل والباقي ارضية يبقى ارضية امتى لما يطمس دورهم خالص ويطمس دورهم باستقطاب مجموعة من, من العاملين معه ليكونوا هم الموجهين الاساسيين للاخرين او توجهه هو الاخرين من خلاله من خلال المجموعة الصغيرة دي هذه فرقة وهذه كل يوم انا اعتقد ان هو بيرتكب الذنوب في هذه الحالة والعداد بيعد لا انا بقوله بس حتى ما تصلحش ذات البيت طيب بس تفرقش لا لا, لا, له لا, لا آسف يعني حتى انك ما تفرقش ده احنا خدنا دلوقتي مسكنا المعوى وبنفرق مش بنتوجه للاصلاح بس ده احنا بنفرق كمان لما اجي للفرقة لما الاسرة في المعاملة الوالدية بتفرع بين ود وبنت بتربيهم على افساد ذات البين على فكرة بتكبر شوية شوية شوية تربويا معهم تمام لما استقطاب بعض الاولاد عند الزوج وبعض الاولاد عند الزوجة ايضا يؤدي الى فرقة بعد كده وافساد ذات البين لما ما تبقش فروض الله سبحانه وتعالى في الارث وغير ذلك وبتاع فانا بفرق آه وهذه الحالة حالة عكس الإصلاح ذات البين وطبعا إصلاح ذات البين هو إفساد لا هو إفس عدم إصلاح, إصلاح آه عدم عدم إصلاح ذات البين آه. هو الفساد لأنه وااا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نع نا... إنما مم. نحن مصلحون يبقى الإصلاح عكس لا. عكسه الفساد والعياذ بالله شكرا دكتور حمد دكتور محمد لا هاخد الخيط من الدكتور حمدي اذا كان الشرع بيحرم الغيبة والنميمة والوشاية والكذب واذا كان بيقول من رأى منكم منكرا فليغير اقول الله لا يغير ما بقوم اذا ده كله بيحطنا في في سكة كأن علينا اصلاح ذات البين واجب مفروض, مفروض عليا كوني قصرت فيه بايه محاسم والقصه اللي حكاها لنا الحديث الجميل اللي حكى لنا الشيخ عبد الخالق إن, ان ربنا عز وجل ادانا نموذج في ذاته ولله المثل الاعلى في اصلاح ذات البين يعني ربنا اصلح ما بين ظالم ومظلوم صاحب حق ومتجني عليه وتوسط رغبه بينهم رغبهم منهم ورغبهم في فكرة العفو والصفح والصفحه تنزل وظن في نهاية الحديث خذ خد بي يا اخيك وخش معايا الجنة, معاي الجنة. بس الظالم كان تاب ما هو احنا, احنا, احنا, احنا ما هو آه. او يحمل احنا عاوزين ما هو او ربنا ربنا آه. شجعه نعم زي ما قال الدكتور دي. نعم شجعنا دكتور محمد نعم آه آه آه هو زي سيتك ما بتقول الغيبة والنميمة والكلام دهوت كله بتؤدي الى افساد افراد المجتمع لان لما يبلغني ان واحد اغتابني وقال عليه كذا وكذا طيب هو قال كذا طيب انا لا عاوز اشوفه ولا عاوز اكلمه طيب والنميما اللي بيروح ينقل للناس فلان قال عليك وفلان عليك اذا الشريعه بتحرمها لانها تؤدي الى الفرقة والى الفساد بين المجتمع فهنا دلوقتي بتسيادتك بتقول لي من رأى منكم منكرم فليغيره بيدك ذا لو سلمنا أن عدم الإصلاح يعتبر شيئا منقررا. لا ده أنا بتكلم على إن الخصم منقرن. الخصام منقرن. الخصام الخصام الخصام قد يكون له. وأنت عليك صلاحه. قد على يكون, يكون له, له ما يبرره. قد يكون الخصام مع إنسان. هذا الخصم له ما يبرره. أنا أظن يا دكتور مش هتلاقي خصام مبرر ليه؟ هب إن أنا ظالم للدكتور يسري. وأنا متشدد وما متكبر على الصلح. إسعى تاني. يعني قضية يعني انا بقول منشا الخصام نفسه آه منشأ له ما يبرره آه بلغني ان فلان قال علي كذا وكذا وشتم علي وفتاها اذا لا مش اكلمه يبقى اذا في سبب هنا فانا بنقول دلوقتي هل انا لما نفسي تاخدني واحنا بشر واغضب في نفسي لما لاني وسيء الي هل يعتبر هذا حاجة حرام بالنسبة لي لا ولذلك كل المعلماء بيفسروا بس الافضل للعفو بناديله ثلاثة ايام ليه قال لك لان اليوم الاول بينفعل ويغضب اليوم الثاني بتكون بدأت نفسه تهدأ اليوم الثالث يراجع نفسه انا ادخل بقى في الحتة يفكر بقى زمال حلقة يعرف يفتكر بقى ربنا حقيقة ايه وحقيقة ايه و... نفسه هتهدأ تبقى اي فاكر تبقى اخلت للصندق ايه تبقى ايه اخد انا اعفو واخد بال اجر بتاع العافين والعافين عن الناس ما هم دول من اللي الراحين الجن فانا عايز اقول ان فيه مبررات اولا فلازم انا كبشر هذه المبررات التي ادت الى قطعة فلان او انما قطعه قد تكون اسباب وجهة وقد تكون اسباب تافيها حدث ما حدث يبقى فيه ترقيب بقى في الصلح انا مش هروح فيه عف انا اعفو مني النفس كده وقوله له فلان خلاص سمحتك انا مش عاوز اعفو بيجي مثلا دكتور عاطب بيتدخل زعلان ليه وبتاعه هنا ادي اصلاح ذات البين وهذا الاصلاح كما قلنا من قبل فيه مرغبات فيه كثيرة كثيرة كثيرة فدي تكون زي ما قلت اكثر من مرة بان الانسان كلنا بنسعى كله عشان نصل للجنة ثم فيه طرق متعددة اهيت وري من بينها ودي طرق قصيرة اه ومن اصلح ذات البين اصلح الله امره ويعني حديث في هذا الشأن ورد وكمان من ضمن وكل كلمة يقولها يحسب له كمان اعتق رقبه ويعود مغفورا له ما تقدم موجود في الترغيب, أنا أنا خفت في الترغيب والترغيب. أنا ما أريته خوفت في الترغيب والترغيب. ما هو كبير. يعني لا. لا هو هذا الجزء اللي انا بحكيه. اللي بيصلح بين اثنين متخاصمين. يرفع الله عمره. كل كلمة يقولها كأنه كل كلمة عثر قرابة. سبحان الله. هو لما ربنا سبحانه وتعالى لما بنختم الصلاة بنقول سبحان الله ونقول الحمد لله أكبر. الصحابة لما قالوا يا رسول الله المهاجرين فاحنا تركنا اموالنا والانصار لهم فضل ما لن يحدون ويغزون هل لكم علشان اذا فعلتموه والحديث ده معروفه كل عارف تسمحونه وتحملونه وتكبرونه قبل كل صلاة دول هم دول اللي يعملوا يبقى زي الجهاد تعالى حتى كمان العشر الايام من من في الحجه ما من عمل العملوا فيها ما من ايام اللي عملوا فيها حب الى الله من العشر ذي الحجه شوف بقى اللي جاي قال رجل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة بقى إلا رجل يخرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء ياه إلى هذا الحد العمل في الأيام العسر العمل الصالح مم. يعد كله. هذا كله فهذا كله من فضل الله كن يعتق رقبة كمان عندك هقول لسيادتك حاجة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في اليوم فهذا يعدل عتق عشر رقاب وتكتب له مئة حسنة وتمحو وتمحى عنه مئة سيئه وكان في حفظ من الشيطان بإيه بس كل ده دكتور معناه برضو أن اصلحة ساتل بين أفضل ليه نخيل واحد راح على مدار ثلاثة يام أه. رايح جاي اتكلم له يجي خمس سلاف كلمة لا انا بقول يعني يعني, يعني سياتك انا برد على ان الحديث بتقول لي يعني كل كلمة لا لا ده انا خلاص ببين عظمت والهذا من فضل الله اي واي برجع عظمت عشان ايه الصبح دور على المتخصبين اه, على آه, آه انا اي كلمة بقولها قرب وجهات النظر وصلح دي ودي وبعدين ورجع وقد غفر له ما تقدم من تنبيه ده في الترغيب والترهيب الحديث ده موجود لك. طب دكتور يسري نعم احنا قلنا إنه, انه ربنا اصلح ما بين الظالم والمظلوم وصاحب الحق والرسول صلى الله عليه وسلم وده بيهمنا في الشكاو الكتير اللي اتقالت اللي بين الازواج واحيانا اهل الزوج والزوجة بيبقوا هم طرف في المشكلة وما بيصعوش للصلح وانا قريت انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح للسيدة عائشة ما تلقاش السيدنا علي سيدة فاطمة, من سيدة فاطمة, سيدة فاطمة, فاطمة ففهم انه السيدة فاطمة وزوجها سيدنا نا علي نا في بينهم نا حاجة نا نا نا ماشي ماشي كان قالها سيبهم بقى وادع لهم لا لا ويعني انما الايجابية بقى هنا والطريقة لانه احنا هو في النعيم في المدفراء فالحكي لنا الحكاية نا بقى حكاية خلاف سيدنا فاطمة مع سيدنا علي والرسول صلى الله عليه وسلم كاب بقى قبل الزوجة ما بقى ازاي زعلها اخطأ ولا ولا والعمل ايه بالظبط نعم صلوا قم يا ابا تران نعم ويلطفوا هو انا عاوز ندخل للحته دي سريعا كده من اللفظ القراني في ايات الزواج في سورة الروم ربنا لما عبر عن الزواج كايه من ايات قدرته قال ومن اياته ان خلق لكم من ايه من انفسكم من, من انفسك سر التعبير القرآني هنا ان القران عاوز يقول لكل زوج ولكل زوجة ان زوجتك من نفسك أو أنت نفس لها وهي نفسك كما قال السيد مصطفى صادق الرافع رحمة الله عليه الزوجان روح واحدة تفرقت في جسدين فالمفسرون يقولون فائدة التعبير أو اختيار لفظ من أنفسكم عشان لما كل زوج يعرف أن زوجته هي نفسه وكل زوج تعرف أن زوجته هو نفسه ما أحبه لنفسي أحبه لزوجتي وما أكرهه لنفسي أكرهه لزوجتي والزوجة كذلك وبالتالي يعني يحب الأخير ما يحب زوجته مش كده نعم تمام كده ففخلاص ال, ال, ال, ال الشيطان لو جيه يقول لي اشتم زوجتك أوقول له ابعد يا ملعور أنا إن شتمت زوجتي شتمت نفسي اضرب زوجتك وهنها henceها عليها عليها له ابعد يا ملعور أنا إن أهنت زوجتي أهنت نفسي يبقى لما القرآن يختار من أنفسكم عشان يعلمنا كل واحد يحترم نفسه كل طرف يحترم نفسه في الطرف الآخر طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيزور السيدة فاطمة ادى كده مفتاح نعرف بنتي مستريحة مع زوجها ولا لا فيقول اسأل بنتك سؤال كده زوجك فين اولا تلخل البيت ان كانت مرتاحة مع زوجها هتعمل لك برنامج عن ناصية والله ده كان موجود وبعدين كان ويتعشة قال لي شوية شاي ده ايدك زي الحلاوة مش عارف ايه الله. انا رايح عشان اسمع البرنامج وان كانت تعبانه مع زوجها زوجت فين خرج زي اللي قالوا زوجها ابوك ساب لك قال له معده مفيش حاجه بس <تصفيق> الردود اه ما تفصلش في الكلام فالنبي دخل مش سيرته دخل على السيده فاطمه اين علي في المسجد اه يبقى في حال قبل ما النبي يقول لها عمل فيك ايه وقولي لي ضربك ولا عمل اياك ان تكوني قد أغضبت علي النبي يعلمنا هنا ان اكرام زوج البنت اكرام للبنت فتقول له والله ما اغضبته طيب قولي لي ماذا بينك وبين علي والله لا افشي سر زوجي يفرح النبي الله اين علي في المسجد زي ما الاستاذنا الدكتور ذهب النبي عليه الصلاه والسلام يوقظ زوج ابنته في رقه ورحمه يسؤ قوم ابا تراب قم ابا تراب فاصبحت كنيه سيدنا علي ماذا بينك ومان فاطمة؟ الله يلاقفش سر زوجتي هيا يا بنا فيقول ياخد سيدنا علي ورخوا البيت سيدنا علي. من زكاء نبوه هنا ان النبي لا يبدأ بإلقاء السلام انما يسيب سيدنا علي هو اللي يلقي السلام عشان سيدنا فاطمة ايه ترد رب. السلام السلام عليك يا أم الحسن وعليك السلام يا أبا الحسن تهت القضية فلا بد ان الاب يسعى للصلح الاطراف المحيطة ببيت الزوجية بقى. اللي حضرتك كلمت عنها الاب والأم والأخ والأخت والمحيطين بالزوج والزوجة يتقوا الله وما يسكتش على حالة تهدم هذا البيت ويسرعوا بالإيجابية اللي تكلمنا عنها وهم بيدخلوا إلى الإصلاح يبقوا حاطين قدامهم إن ربنا لما أمر بالإصلاح اشترت التقوى فقدم التقوى قال إيه فاتقوا الله وأصلحه وأصلحه. لان من الممكن واحد يدخل يدعي انه سوف يصلح ونيته سيئه يروح جاي مفرم الدنيا كلها بعضها فبدل ما كان الخلاف خفيف استحرت ناره نار الخلاف فربنا يقدم يتقوا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم عشان اللي يدخل يدخل وهو خائف من الله ومراقب لله شكرا دكتور يسعدك عبد الخالق يعني فكره الصلح يعني فكره محوريه في في شريعتنا ولعلنا علينا دايما احنا الوقت لما بنيجي نلجئ للعقود بنقول عاوزين نلجأ للتحكيم ودي برضه يعني قضيه من جمال قراننا وديننا انه انه البحث عن المصلحين بيننا وحضرتك لما نكون متشجرين لها منهج حكم من عندك وحكم من عندي حكم من عندها وحكم من عنده منظومة جميلة احكي لنا عنها احكي لنا عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يساهل بن سعد والصحابة معه لقد علمت أن أهل قباء قد تشاجروا حتى ألقى بعضهم بعضا بالأحجار قوموا بنا نصلح بينهم عاش ساكت عن عائشة في رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من شجار عند بيته ورجل يسأل الاخر أن يكون رفيقا به فقال لا والله لا أفعل فخرج النبي يقول أين المتآل على الله لا يفعل المعروف من ده اللي يعني رب دل ربنا بيحب المعروف وربنا بيفعل المعروف من ده اللي عمل نفسه فوق محتاج المعروف وشاء. فالرجل مكش طبعا قال انا يا رسول الله لصاحبي اي الخيارين شاء اذا ده بقى القصة نحن عوزينها فعلا انا كنت نوع الدخلة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم انه هنا ده الراجل اللي عنده غلزه ومتعجرف ومتكبر الرسول اللغة والمعنى نعم. اه انما نعم. مع سيدنا نعم. علي او يهزم. لا يهزم. ده, برقة ده, ده قصه سيدنا علي جه حتى الشحنه المطلق جرب لها دي ده راح اخذ اخذ يد فوضعها على بطنه وخد يدي علي فوضعها على يدي فاطمة ثم وضع يده الشريف عليها وقال اللهم ارفع الشحناء والبغضاء بينه نعم ولا الحق خالص نعم بلطفه كده ده الحبيب محمد ده الكلام اللي انت لا الكلام اللي انت عليه هو ده اللي انا بفكر فيه فعلا انا رجعت لذاكرتي واحنا في طفولتنا كان كل قريه كل عيله فيها ناس مصريين نعم في الصعيد من اول الجيزه لحد اسوان كان في واحد اسمه الحج حسني وفلان وفلان دول معروفين ان في كل شجرات العائلات بيدعى هؤلاء الكبار يقعدوا ويحكموا وبتنتهي القضايا ولذلك كان لا في اشياء بروح البوليس والمشاكل المشاكل كلها غاب هذا الدور بات الماده هي المسيطره بين الاسر بين الماده هي المتعارض بين بين الاقارب والاه بقى المصلحه بتاع بكره يمكن يا عيال ابني ممكن يقضيه المصلحة ممكن ممكن احنا عاوزين نقول لائمه المساجد من هذا المنبر يا المساجد مش عاوزكم تختاروا الجمعه وتروحوا ولا فضلتكم تقعدوا مع خمسة ستة تقولوا درس وخلاص كونوا مصلحين لا. اجعلوا من المسجد دائره اصلاح تعرفوا على المشاكل اللي حواليكم انتوا ناس لكم لسان دين ولكم قران تقرؤونه وفيكم خير ليه المساجد ما تحولش الى دور اصلاح تمنين عن محاكم القصر ترفعون النزاع في الموارد دي قولي لي بياتي اليوم الجميل زي ما الإمام علي راح لعلي عمر الخطاب بيقول له انت مش عاوز قاضي عايز قاضي ايه طب قولين خلاص كده وخلاص من ساعه مولدنا القضاه لم ياتني احد ان عمر, عمر نفس نعم نعم الأمة ليه ما كان وزيد عمر ما زيد نفس القضيه الأمة دي ما يشعش خير ليه الشر هنا نداء في ظل الشر يعني ايه يا ريت ايامه المساجد يركبوا العائلات ياريت ريت بعض الـ الـ الناس اللي هم أعضاء ولا نواب مجالس تشريعيه اللي يقول عليها التقنينيه انا عشان يبقى كلامي صح كل اساتذه الجامعات في اماكنهم كبار عيلات الناس العلماء والدعاه يتحول يعطوا وقت كبير وزي ما انتم ذكرتوا حديث في, في الترغيب والترهيب ويعني هو يعني مما يعمل بيه في فضائل الأعمال في هذا الباب مرغب كبير قوي واصلاح ذات البين يعني بيمنع الحلقه بيمنع حلقه الدين امم يريد كل الناس دون يتحولوا يريد تطلع أنا أتمنى يطلع جمعيات خيرية تبقى جمعيات الصرحة من الأزوار جمعيات توريس الأسر جمعيات مساعدة ليه إحنا كل ما يعني يوم ما شات قماش وشات فلوس كده وتزخص ده الإصلاح أهم من ده وأرخص والداخل هو اغنى هتلاقي ناس فيه فيه في ناس هتيجي معاك تدفع فلوس مش عايز تشترك معاها يعني احنا عاوزين مشاوير وبدل قعده القهاوي طب ما ممكن نعمل قهوه لاصلاح ذات البين قهوه شرعيه هيف. نفكر في بس ما فيش <تصفيق> بيجي <تصفيق> حضرتك دور حمدي طيب احنا بنروح عند مشهد نبص له اجتماعيا ونفسيا وصلنا لمرحلة ان انا وانت ماشيين في الشارع نجد اتنين ماسكين في بعض بيضربوا بعض ضرب بعنف وما تشغلش بالك ولا نشغل بالي مش ده بيحدث ولا ما بيحدث ده هو اللي ده اللي بيحدث وده ظاهره خطيره ده انا يعني ولا شغل بالي نعم ليه وده ده احنا بنتكلم في لحظه البين اتنين متخاصمين ما بيزوروش بعض ما هي او في بينهم حاجة انما فما بالك اتنين بيضربوا بعض ضرب بالايدين وبعصي نعم واحنا بنمشي وممكن نكون احنا ما انا ممكن اقول الفرد اقول خايف انما احنا ممكن نكون في العربيه خمس سته لو نزلنا هنفك الاشتباك نعم بس ده موجود ولا نفعلها لماذا لماذا لان احنا لم نتربى على الشخصية الاجريه والشخصية الإيجابية موجودة في محور الشريعة الإسلامية والعكس منها هو السائد للأسف الشديد فأقول ابني أو كذا طيب أقول طيب إزاي إيه الطيب مفهوم الطيب عندنا للوقت السائد هو في حاله عميز ده عبيد ده درجة تاني يعني لك ده طيب عميز درجة تاني إنما من زاوية نحن بتاع موضوعنا هنا إنه في حاله يعني إيه في حاله يعني ايه في حاله يعني يشوف الغلط ومالوش دعوه به ما مع ان انا سمعتها من شيخ جليل على حكاية شاهد الزور نحن جميعا كنا نتصور او انا على الاقل كنت اتصور ان شاهد الظور هو من يذهب الى المحكمة ويشهد زور او يستأجر باية طريقة ايا كان الدافع النفس بتاعه او الدافع المادي او الدافع المادي مم. مم. لا ده شاهد الظور هو من يرى ولا يتدخل للإصلاح نعم. هو شاهد الزور أو يكتم ما شاهده نعم. وغير ذلك نعم. يبقى إذن مش لازم أكون كذلك. إذن دي كلها بتدللي على إن الشخصية الإيجابية مش من منهج التربية بتاعتنا للأسف الشديد الشخصية الإيجابية نعم. موجودة لأ لأ نشيطة... عايز بس أعلق على الحكة لك. يرى وما بيعملش حاجة مم. لا يدخل تحت تعرف شهر الزور إطلاقا إطلاقا الجارة. ايوه انا شفت مع خناءه ما ادخلتش وباستطاعت انني اتدخل وباستطاعت انني انهيها ولكن ما ادخلتش لا اسمى شاهد زور لاني شاهد زور الا وشاهدت الزور الا وشاهدت وشاهد لا مش ليه اندم لا لا, لا عشان اكون ناقل صحيح م. تمام هو ما قالش مثال لهذا ولكن اني اشوف الخطأ اشوف الخطأ ولا اتدخل لاصلاحك او اذا سئلت عنه او وقره أو, أو, او لا اقول لا اقول او لا اتدخل خالص يبقى برضو شاهد اولا بساكت عن الحق يبقى لا لا لا لم يضيع منكرا لكن هذا طيب عموما سؤال نعم. عشان احنا وصلنا النهاية وكل ضيف له كلمة سريعة احنا الان اتفقنا على خطورة ان نقعد عن اصلاح ذات البيت ولا يجوز شرعا ان احنا نسكت واللي حولينا متخنين وقبلها لا يجوز ان انا نكون متصارع او متشاحن او مخصم حد او قطع رحم عاوزين نقول في نقطة صريعة نصائح لاخواننا المشاهدين اللي هيوموا من بكرة يصلحوا ذات البيت كل ضيفة يقول لنا نصحتين ثلاثة للي هيسعى للاصلاح عشان نديله منهك صح لكيفيه الإصلاح تبدا بها دكتور حمد ااا ايه اللي اقول حاجه مهمه جدا فرح. أقول اقول إن, ان احنا نبقى ايجابيين وفعالين ما نبقى سلبيين والسلبيه ليست من الايمان في شيء ولا ولن تقينا شرور لا السلبيه هتجيب لنا شرور اكتر لانه مره في مره في مره في مرة, مره ضعف وعدم تماسك اقول ايضا لائمه المساجد اخواني وحبايبي أرجوكم الموضوعات بتاعتكم خلوها لها علاقة بالواقع الآن نعم. الموضوعات معظمها لها علاقة بفقط عذاب القبر وغير ذلك كلنا نعرف هذا مم. أصبحنا دلوقتي في حاجة مهمة جدا إلى أنه أشوف إيه الظاهرة السلوكية الجديدة في مجتمعي وعملها موضوعي تمام أشوف جيراني في الجيران اللي موجودين حوالين المسجد متشحنين ويدخلوا المسجد ويصلون بجانب بعضهم البعض ثم يخرجوا بدون سلام عليكم ولا تقولوا بي... بي... لا دا في صفه دا في صفه كمان؟ لا ده انا عندي اعرف امام بي في الميكروفون صوته كبير ويدخين وكل حاجة طول النهار تمام؟ ولا يقول سلام عليكم لمن يمر في طريقه آه. تمام؟ هذه كأن هذه مبصر مبصر نعم مبصر مبصر مصر وعينه قويسة جدا <تصفيق> ف... يعني شيء غريب الشكل انا اوجه كلامي لقيمة المساجد لانه الحقيقة يقوموا بدور كبير جدا لو توجهوا الى الظواهر السلوكية في مجتمعين الظواهر السلوكية جدا جدا وبقت ضخمة جدا وكفاية بقى من الظواهر السلوكية دي هيعمل شيء مهم جدا وبعدين هذا يطيل ال... ال... يطيل الوظيفة بتاعته قال يعني ان يكون يحول المسجد الى مسجد فعال اول مسجد بصلاته خليها نقول شخصية فعالة ومسجد فعال وامتى المسجد يبقى فعال لو الشخصيات اللي فيه فعالة مش مجرد جاي يصلي ويمشي تمام ويبقى عنده لماح يعني يبقى مصلب الاجتماعي الحاجة المهمة التانية ان دي مهمة مجتمعية ومهمة سياسية الحقيقة إنما كان بيننا من بين السمات الشخصية المصرية واللي أنا كتبت عنها وجود الكبير عندما تكسر الكبير وأقوله عمدا أو غير عمدا مش موضوعنا دلوقتي تمام وجدت شخصيات أخرى كانت كان الكبير في زماننا الماضي شخصية أخلاقية لا تصنع ده بل يصنعها المجتمع نعم فيجد نفسه بيصلح ذات البين بيصلح ذات البين لما بياخد مكانته لوحده بالتدريج هذا كان العمدة عندنا في القرية بيقول روحوا للشيخ فلان هو اللي هيصلح بينكم وكان لما كان واحد يقول انا هروح لفلان كان يقول له ارجوك اللي انت عايز يخده مني قبل ما نروح له لانه كبير مش, كبير مش كبير سلطة ولا كبير مال كان كبير خلق عندما تكسر هذا تفتت المجتمع لان الكبير ده تفتت الى كبيرات اذا صح تعبيري واصبح كبير لا اخلاقي دكتور كبير كان كبير الاخلاق شكر شكرا دكتور حمدي فعلا اللي بيقولوا عليها ال الاوليب نامت والانصاصة ال فضلت فضلت فضلت الشيخ عبدالخالق نكمل عملية النصح للمتصالحين اللي هيبتدوا يصلحه نقول لهم إيه نقاط راعي راعي راعي راعي راعي اللي يقوم بالإصلاح آه. اللي يقوم الصبح كل, كل المشاهدين مش واحد كذب لأ اللي يصوب بين الناس ولا الناس متخاصمين نفسهم للاثنين بس خلينا العايزين يصلحه اللي يقوم بالإصلاح بين الناس نقول لهم ليس الكذاب الذي يسعى للصبح بين الناس يعني دي يعني لو كذبت عشان توصل في الناس ده مش كذب يعني بال... معنى إنه يروح للطرف الثاني يقوله ده بيحبك وبيقول عليك ده أنا كنت معاه وقال عليك كلام حلو كل عكس ما قال ممكن كبيشتن فيه يقوله ما ما غلطش فيه كل حاجة إلا أن يجزي فيه كذب ده فيه ولو أجر كويس وده وده كل كلمة منه بعفكرة رقم أوه يعني في ان شاء الله لا عاوز نقوله ب بالصلح في الناس عاوز نوع من الذكاء الذكاء الفطر كان موجود في الريف يعني اول ما بيجي الشاب وجاي مفترة على مراته وعلى ابوه اول حاجة ابدا طلع له خطأ هو ما هيودوش اول حاجة اسمعه الاول لا طبعا دي سمعه بابدأ اقول له نفس انت فين دي وفين وفين وفين وفين, وفين ده هو ايه ده الاهل عندي يجيبوا الزوجة وبرضه ايه هي برضه يتكسر الحتة الحادة انه تؤدي هي اللي بتعمل مشاكل طالما ان احنا مسكنا المبرض وكسرنا الاحرف ال... الناشفة قوي التقارف بيكون ومن اهم ما يكون خاصة بين الزوجين ان احنا منسعاش ان احنا نعمل ودنا مصفى نسمع فيها كل الاسرار نقفل على الاسرار ونعالج متى لم يكن هناك معصيه ضخمة وفي تراضي تغافل يعني؟ لازم آه. يعني مثلا في المصروف كذا في المال كذا في الميراس طبعا طالما هم راضيين مع بعض والحكاية بقى لها مع بعض بعد ذلك يعني زي زي الاتنين اللي بع الأرض ولا قرط الذهب تم الإصلاح على على خير يعني احنا عاوزين عاوزين يعني دول مختلفين في من يؤثر الآخر يا أخي تعاطف وتعاطف أنا نفسي يعني من هذه القناة ولا من موقع نت بتعرض كلامه تعمل دورات كيف يتم صحة الناس عاوزين نعلم الأجيال الجديدة زي تعرف تصلح. نحن كنا نعملين زمان هنا برنامج اسمه الصلح خير شكلنا هنرجعه يرجع. يرجع وبعدين دي عاوز فن كبير زي فاكر حضرتك لما كنا عادينا هنا في موضوع الموريس أنا طلعت بكتب الآن في مقالة فقه تطبيق الموريس لفقه الأحكام الموريس في فرق بين الأحكام والتطبيق وبرضو في فرق في فرق بين الأحكام الشرعية وفي هذا دقة ابن تيمية ابن تيمية بيقول طب لو أنا رجل له اخو اني يا شباب طيب اقولك ايه احنا نفتح كده في موضوع جديد احنا عدينا ستلاف تاعات تعالوا انا تعالوا تعو... خلص يا دي اراحدي هايقول له هايقول له اخي ميشة بالخمرة يصالحه ولا يخصموا يصالح عشان يتوبوا قال لك لا قال لك تنظر ان اذا كان الصلح يعالج بالتوبة فالصلح اولى واذا كان الهجر مفيقه الى رجدة فالهجر اولى م. فنحن نسعى مع المصلحة هلنا لاست فمن ذلك عاوز اقول يقوم اللي يقوم على الصلح لازم يكون ذكي فطن ابن بلد كين زي ما احنا اقول له هزمان عنده واسع خبرة وياريت قناتكم سافر زاعة ان شاء الله دكتور محمد ايوه تنصح بايه كل من سيتحرك ويسعى لاصلاح ذات البيت اه ما نصح اولا الناس يسمع كلام الطرفين ليعرف الحق فين ودفين فاذا ثبت الحق لأحدهما ن يعني مستسمح ونقول له انت رجل كريم بكلمتين طيبين كده وانت فلان يعني برضو ان كان في حاجة لخوك عندك ولا بتاع برضه كل واحد يتنازل عن جزء من حقه لنقرب وجهات المسار الا اذا كان احد الطرفين فادرا زي الرصا يعني مثلا واحد كان مشرف قمر فعلا وسكر وسافل منتهى قله الادب وفيه طالب من حملة القرآن ونجود القرآن مقارئ بالقراءات وطالب في الازهر ماشي في حال خليه ما عندك أن السلام عليك يا ابن الكلب البعيد ونزل عليه الدرب بالكرسي عوّع فرع يشتكيه أمدك نفس الكينة معوّع نفسه وقفشه الزور محمد ده هو لده رب فعينة دلوقتي لما أصلح على الرجل دهوت ده عليه وأقول له ابن تنزه يا هذا المجرم فإذا كان الشخص التالي لو أنه مصلح لأنه خد بالك هو الوقت لبسه جناية ما أنا عايز أقول السيادتك بالوقت لما يكون رجل بهذه الصفة دي كمان عملوش حاك انت متكبر ما يقولش سلامه عليك وضربه فعلا وسيع دمه فراح يشتكيه قال ده مسك مضربه مسكينه وجاب كان واحد من أمثاله وشيله. مثل هذا لا نسع إلى الصلح لازم كل واحد ياخد حقه بس فالصلح إذا بين الناس الأسوياء الكويسين نسيب حاجة من حقك أكو نسيب حاجة من حقك ونصف يا جماعة وانتوا إخوة وانتوا وانتوا وانتوا إحنا جماعنا نسب واحد وهو الاسلام أما المسلمين زائد بكلمتين زائدونا في بخفر الكوف شو كان الدكتور نعم نعم دكتور نصي ووو نقطة مهمة أشار إليها ااا ال لما لو اللي سمعوا نعم لأنه الكثير من المشكلة بيبقى عند كل طرف كبت نفسي اتجاه الطرف الاخر نا. وعاوز يشتموا شوية وعاوز يغلط وطلعوا غبه ف كنت بشوفهم كان كان والدي عمدة وكان يجوا ما متخانقين وكانوا متعورين دمه فلاحين بقى م. فكان يقعد يسمعهم واحيانا يشتموا بعض ويتهجموا على بعض فانا بقى كنت صغيرة بعد كده بقى زعلان هو اللي بيخليه استحملهم دي ضد مهابة العمدة وال المفروض يا عصور وبعد شوية من كترة مناعة اكتشفت انه هم بيسيبهم يطلعوا الشحنة اللي عندهم بيهمدوا بعد شوية م. وكان غالبا او دائما في الاخر يتصلح ويمشوا رغم م. م. ان فيه اصابات ودم م. م. انما, إنما ده خلاهم بعدين بدأ يقولهم قال لو وقال الرسول فيبتدوا يسمعوا بقى كلام م. تنصح ايه بقى بالله هو ده بقى ذكاء المصلح اللي قال عنه أستاذنا الشيخ عبدالخالك بارك الله فيه واستاذنا الدكتور محمد في نقطه ال.. الاستماع الى الطرفين فعلا الشحنه النفسيه بت.. بيتم والهدوء بيجي اه اه ال.. اه لا يصح ان المصلحين يسرعوا بالحكم على واحد ضد ال.. الاخر لمجرد انه سبق وبكى انما الذكاء هنا انني فعلا اتريث واسمع من الطرفين ولا احكم من طرف واحد زي ما اثر عن القاضي شريح حين جالسه احد العلماء مم. ودخل اخلت امرأة تبكي بكاء شديدا وتشكو زوجها فيعني في لكها القضاء مهصة معته يعني قال براء من بكائها وبقول يعني احكم لا قال لا القضاء يعلمك ألا تحكم لطرف فقعت عينه حتى تنتظر الطرف الآخر فلعل عينه ايه فققتها يبقى احنا دخلين عشان نصلح يبقى فيه ذكاء وعيز اقول كمان فيه نية الاصلاح والإخلاص لله واحتساب الأشفى لو في إخلاص للأطراف اللي داخلها ربنا سبحانه وتعالى بيرتب الأمور كلها شكرا أخواننا المشاهدين اظن في النهاية لا يليق باي انسان مستمع عاقل يعقل مشغل عقله زي ما قال الدكتور حمدي او فاهم حقيقته وحقيقة ربنا عز وجل والعلاقة اللي بينه وبين ربه زي ما قال فضلت الشيخ عبدالخالق لا يليق انه نستمر على قطيعه رحم او نقعد عن اصلاح ذات البيت ويقال يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر او اقبر واحنا في هذه الايام المباركه فازاي هتقبل على الخير وازاي هتدبر وتقعد عن الشر وانت قاطع للرحم او وانت قاعد عن اصلاح ذات البين وتترك القطيعة بين الاخرين هذا وذاك لا يليق بك كصائم إن كنت عاوز تكون صائم صح لا تقاطع وبكرة إن شاء الله تصل وتزور من تقاطعه وإن كان ربنا مع فيك تشوف المتشحنين اللي حوليك وتسعى بينهم صلحا بنية طيبة وده وقت مناسب من أداب والفقه الإصلاح ذات البين إنك تنتقل وقت المناسب ودي أيام مباركة ومبرر جيد لإنك أنت تدخل على الناس احنا داخلين على ايام مباركه واذا كانت غضبانه من جوزها اذا كان اخ قطع اخوه اذا كان رافعين قضايا على بعض وبالذات يا ريت اخواننا المحامين يتقل الله اللي بين دول وكل محامي عنده قضيه يتصل بالطرف اللي موكله والطرف التاني يقول لهم ما تيجي اصلح بينكم وله الاجر ومش هياثر على رزقه ان شاء الله لان يعني الرزق جاي جاي